يدي قرار الموت في الوطن عندي خود وعزمي, وعزمي, وعزمي, وعزمي, وعزمي قوي شبار المباشرة وعزمي في كل مكان تحية طيبة وبعد نلتقي عبر هذا اللقاء الاستثنائي في هذه الجلسة الخاصة التي اختارتها إذاعة طبرق الحرة لتعاود الكرة ولكي تثير ذات الموضوع الذي هو اثار نفسه بنفسه وطرح نفسه بقوة على الساحة موضوع الفيدرالية وانقسام يعني المؤيد والمعارض أو على الأقل تباين آراء وجهات نظر العديد من القوى السياسية الوطنية أو المتابعين للشأن الليبي الفاعلين في المجال السياسي الذين لديهم اهتمام وطموحات وأيضا رؤى لما ستؤول إليه ليبيا خاصة بعد 40 سنة أو 42 سنة عجاف تصحر سياسي كما يقال نبدأ إن شاء الله في هذه الحلقة وسيكون معي نخبة من أصحاب الرأي والانتماءات المختلفة في اتجاهات يعني متعددة في السياسة أو في الـ الأمور الـ الـ الـ التي تخضع للبحث والاستنتاج ويعني من الناحية الأكاديمية والعلمية سيكون معي اليوم في هذه المناظرة والتي اخترنا لها يعني هذه المفردة مفردة المناورة. حتى نستطيع أن نتبين الرأي السديد والاختلاف يعني حسن وجيد والأشياء تعرف بأضدادها كما يقال فسيكون معي الدكتور مراجع علي نوح رئيس الجمعية الوطنية للعلوم السياسية طبرق أيضا الأستاذ رزق فرج رزق صحفي وكاتب معروف في مدينة طبرق الأستاذ حسام مراجع ماجستير محاسبة غار وهو ناشط سياسي أكاديمي كل طبعا له مجاله وكل ينتمي إلى مدرسة أو فكر معين لكن اليوم سنضع الفدرالية أمامنا على الطاولة وسنحاول أن نقوم بتشريحها نحاول أن نلمس فيها الجوانب الحسنة الجوانب الإيجابية التي تخدم المجتمع في نفس الوقت سنحاول أن نكشف الجانب الآخر الذي يراه بعض المراقبين أو المحللين أو الذين يعني حاربوا الفيدرالية بقوة أن لها عيوب ولها أشياء يعني عديدة قد تجرنا حتى إلى جانب ال التقسيم يعني ولكن دعونا نبدأ بإعلان تأسيس ولاية برقا وتنصيب أحمد الزبير سنوسي رئيسا هذا كان مربط الفرس. وعلن ظهر الثلاثاء 6 مارس 2012 تأسيس المجلس الوطني الانتقالي برقة بمدينة بنغازي وتنصيب أحمد الزبير السنوسي رئيسا له وكان الاجتماع الذي دعا إليه التكتل الوطني الفيدرالي ومؤيدو الفيدرالية في المدن الشرقية ضم عددا يقدر بأربعة آلاف شخص حسب تقديرات أحد الحضور من قبائل المدن الشرقية كما حضره عدد من أفراد قبائل غرب ليبيا المقيمين بمدينة بنغازي مثل مصراتة, زليتن. وبنيوليد وسبها كما حضر المؤتمر وفود من بعثات التمثيل الدبلوماسي بليبيا مثل السفير البولندي والسفير الايطالي والاتحاد الاوروبي ومنظمة العفو الدولية وفي وقت سابق خرجت مظاهرات منددة بالفيدرالية فيما خرجت مظاهرات اخرى بعد اختتام المؤتمر حيث شهدت محكمة شمال بنغازي مساء احتشادا كبيرا انقسم بين مؤيدين ومعارضين للفيدرالية وفيما يرى مؤيدو الفيدرالية أن فيها فائدة عظيمة البلاد ووحدتها بحيث تصبح حكومة اتحادية كما كانت عليه قبل العام 63 يرى معارضو الفيدرالية أنها خطوة أولى نحو تقسيم ليبيا وبحسب وصف عبدالعزيز بو حميدين القيادي في التكتل الوطني الديمقراطي دعاة الفيدرالية بأنهم مجموعة من المهمشين بعد 17 فبراير والباحثين عما يقتتون عليه واتهم رؤوس التكتل الفيدرالي ممن كانوا يشغلون مناصب إبان العهد السابق أو الحكومة الانتقالية اتهمهم بالفساد الإداري والمالي وفي الوقت ذاته أفتى الشيخ سالم جابر ببطلان إعلان ولاية برقا وقال بأن هذا ليس وقت تفريق بل وقت توحيد ولم الشمل واجب ممن نصب أنفسهم وأعلنوا هذا البيان فيما دعا السيد مصطفى عبد الجليل أهل برقا إلى الحوار وجميع الليبيين إلى انتخاب المؤتمر الوطني قبل أن يلوح باستخدام القوة ضد محاولة تقسيم ليبيا في اختتام خطاب الافتتاح في مؤتمر الميثاق الوطني الذي عقد في مصرته يوم الأربعة وقال أنه على الرغم من تفشي الفساد وتغلغل الأعوان النظام السابق في السفارات والوزارات والإمعان في ممارسة البيروقراطية وسيطرة ثوار المناطق الغربية على المنافذ البرية والجوية والبحرية في حين أن المنافذ في المنطقة الشرقية تخضع لسيطرة السلطات إلا أن ذلك ليس مبررا لتقسيم البلاد يذكر أن النظام الفيدرالي كان قائما منذ تأسيس الدولة الاتحادية في 15-12-1951 وفي 24 ديسمبر 1951 تم إعلان الدستور واختيار دريس السنوسي ملكا للمملكة الليبية المتحدة بنظام فيدرالي يضم ثلاثة ولايات طرابلس برغا فزان إلا أنه بعد ظهور البترول تم تعديل الدستور في 26 أبريل 63 وأسست دولة ليبيا الموحدة تحت اسم الم المملكة الليبية وعاصمتها طرابلس وبنغازي والبيضة طبعا كان يعني هذا التقديم عبر صحيفة الكلمة في عددها الصادر يوم الأحد ثمانتاش ربيع الثاني ألف واربعمائة وثلاثة وثلاثين الموافق أحداش مارس ألفين واثماشا رحب ضيوفي الكرام مرحبتين بكم وأعتقد يعني ان هذا استهلال أو تقديم على الأقل لنذكر المستمع بما حصل يعني فيه مستمع أو مواطن قد يكون خارج نطاق التغطية توافقون يعني يعني هل في قلة قليلة من الناس هي اللي كانت فقط يعني تحضر هذه المباراة المشفرة ولا كانت مذاعة على جميع القنوات يعني من بمن نبدأ رزق فرج الرزق يعني. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله طبعا أنا مش معك في أنه في حد مغيب لأن حجم القضية كان أكبر آآ <تصفيق> بالنسبة للفدرالية أنا لست مع أو ضد مستقلية آه كافد محايد يعني في في في القضية هذه تحديدا نعم. أنت محايد مع أو ضد الفدرالية قصدي ولكن أنا ضد لان استقلال البركة نعم ها. نعم على الأقل رزق فرج رزق يعني مه. كويس الاختلاف هو إنك الواحد يكون نعم. عنده اجتماع وجهات نظر و... ما نبوش نحن نفس الميراث اللو اللي متعلى 40 سنة اللي كلهم خضر والله كذا نعم فكويس ان انت تقول انا لست مع ولا, ولا ضد الفدرالية ولا لا نعم هذا نفس يعني كلام الدكتور محمد المفتي وبالمناسبة حتى في صحيفة الكلمة يعني كان هو مش مع الفدرالية ولا ضدها ولكن قام باستعراض تاريخي طويل يعني مر عليه العصور الماضية كان النظام و... الفدرالي نظام حكم مجرب طبعا في العالم ومعروف ومتعارف عليه وناجح في بعض و... نعم. هذا من الناحية في ال، كله من ناحية النظرية نعم, نعم. ونذكر إن كتبت مقالة عن ال عن نظام الحكم الفدرالي وان اللي تطلع اللي بين إلى الديمقراطية من خلال نظام فيدرالي ونظام ال الاستقرائي وكان قبل ال قبل الزوبعة اللي صارت وكذا كان أعتقد إنه ثاني يوم التحرير ثاني يوم أعلن التحرير كان هذا المقال فهمت ف خلال المقال لو أنت تقرأ المقال حتقول إن أنا من دعاة الفدرالية لأني ضربت المثل عالميا بالولايات المتحدة الأمريكية وعربيا بالإمارات دولة الإمارات طبعا بالمتحدة وضربت آخر الحكم الثاني اللي هو الجين وكذا ضربت المثل بالفاسل طبعا بالحكم في إيران والحكم والفاسل في في الجيال الأخرى في الفاتيكار طبعا نعم. نعم لكن سيد مه. رزق فرج رزق أنت تتبنى موقف الآن نعم. يعني مه. موقفك واضح وجلي أنت ضد إعلان ضد إعلان استقلال برقة برقة أو الاسبر. مجلس برقة أو, أو أن برقة يعني تكون لها قليم وحكم مه. ذاتي نعم لماذا كون المعطيات أو المعطيات الأشياء الإيجابية الإعلان هو إعلان عن دولة وليس عن نظام حكم فهمت؟ تمام جميل يعني دعنا ننقل الميكروفون إلى الأستاذ حسام راجع ناشط سياسي أكاديمي حسام يعني نكون واضحين وصراحة حتى مع المستمع الكريم قبل أن تدخل إلى هذا الاستوديو أنت كنت في درالي حتى النخاع لكن فجأتني في المكالمة التي سبقت يعني التنسيق للحلقة أن لديك بعض الأشياء يعني تريد أن تصرح بها عبر الهواء لكن قبل أن تصرح بهذه الأشياء هل مثلا يعني أنت كطرف تتقبل وجهة نظر الطرف الآخر عندما يقول أن مثلا أنا ضد أن تكون برقة مستقلة أو لها حكم ذاتي أو أو شكل من أشكال الحكم معروف طبعاً. بسم الله الرحمن الرحيم في البداية طبعا نشكرك أستاذ خالد على هذه الاستضافة طيبة ونشكر الأخوة الزملاء أستاذ رزق وأستاذ مراجع نوح طبعا يا أنا قبل أن أتكلم عن الفيدرالية بشكل عام عندي بعض النقاط المهمة يجب أن يعني أتكلم فيها قبل أن في موضوع الفيدرالية نعم. هناك بعض المصطلحات سأضر لقولها لكن ما تحفظي عليها من الناحية الشرعية وهي مصطلح الدستور ومصطلح الديمقراطية نعم. طبعا شضى شيء, شيء آخر أنا لست مع أي شيء يؤدي إلى إثارة البلبلة في الدولة الليبية خاصة في هذه المرحلة وضد تعاطي أو ضد ردود الأفعال للحكومة بشكل خاطئ نعم التي تثير جدل آخر نوع آخر من الجدل هذه نقطة النقطة الأخرى أنا أريد أن أؤكد على الفصل بين الفيدرالية وبين مؤتمر برقة نعم يجب الفصل بين الفيدرالية كالنظام إداري أو شكل من أشكال الدولة وبين نعم. مؤتمر برقة لكن يجب أنك توضح المستمع الكريم يعني أننا حتى في الإعلان اللي درناه للحلقة أن هي مناظرة بين واحد فيدرالي وواحد ضد الفيدرالية <تصفيق> لكن أنت توف جاءتنا أنك انت يعني تبي تدخل الآن الأمور الفقية في ال في الجانب ال طبعاً الأمور لابد أن تدخل في كل شيء لكن أنا تحفظت حتى لا يحسب علي أنك تكلمت في أشياء لكن هذا لا يلغي استاد حسام أنك كنت من المؤيدين أنا مؤيد أنا مؤيد النظام الفيدرالي تأثر في أنك مؤيد للنظام الفيدرالي استاد خالد أنت لما تنظر الواقع الليبي ستجد أنواع من المؤيدين للفيدرالية هناك أنواع من فيدراليات يدعون إليها هناك فيدرالية حقيقية إدارية وهناك فيدرالية غير مفهومة وبالتالي أنا أؤيد النظام الفيدرالي, الفيدرالي المجرب عمليا وليس منظر الغير مفهومة يعني هل مثلا تعني بها اللي هو اجتماع ستة مارس لا شوف هناك ثلاثة نواع من الناس أنا صنفت الدعوات الفيدرالية هناك ثلاثة نواع النوع الأول الناس الأكاديميين والعلميين والموضوعيين الذين يدعون الفيدرالية كشكل من أشكال الدولة ونظام إداري متعارف عليه هذا, هذا النوع الأيد أنا شخصيا النوع الثاني ناس راديكاليين متعصبين انفصاليين أنا ضدهم يقولك الفيدرالية تقسيم ماذا أنا ضد هذا النوع والنوع الثالث اللي هم الناس اللي ما حصلوش كما تقول المصطلح العامي ما حصلوش كسرة في ثورة 17 الشباب رادوا أن يرتدوا الفيدرالية كعباءة للدخول بها في النظام السياسي يعني أنت تقر أن هي البيئة كانت بيئة حاضنة يعني لكل ال... كما كان المجلس انتقالي والحكم انتقالي حدث وصل بي على غير المجلس الانتقالي والحكومة الانتقالية كانت بأحاظنا لكل أنواع الأطياف. لكن على الأقل يعني أنا لست مدافع عن المجلس الانتقالي والحكومة وتحديدا المجلس يعني الحكومة جاءت لاحقا يعني. نعم. المجلس الانتقالي كان يعني هو مركب الناس كلها تسير نحو هدف واحد. بالضبط صحيح. إسقاط النظام. نعم. لكن الآن الفيدرالية مشكلة تسير نفس. هذا ذات نعم. الهدف يعني في واحد يبي الأمر الإداري في اللي يبي الاستقلال الذاتي. في اللي عندما اقرب اخرى في حتى يعني بعض الناس اللي هما في الحكومه يروجوا في اقوال انا مش عارف مصداقيتها يعني زي وزير الداخليه اللي قال ان مسكنا ناس مصريه جايين باجنده خارجيه يعني مدفوعين من فلان وفلان الناس اللي قاعدين شوف في انا مصر. الموضوع الفيدرالي هو موضوع والله والله ساد حسين أنت تقول إنه ممكن حملوا الفيدرالية ما لا تحتمل ربما ربما يكونوا حملوا فيدراليين بما, بما لا تحمل وربما يكون الأمر ثوّاقاً لأن ضحّرك سياسي قد يستغله وطاف عديدة ناس صادقين للفيدراليين للفيدرالية وناس يعني مغيبين نعم لكن دان نكون واقعين أكثر يا ساد حسين أنت كنت داخل المقر تاع الاجتماع أنا لم أحضر الاجتماع لم تحضر ولم يعني أذهب يعني جاتني دعوة لكن رفضتني أن أذهب الاجتماع نعم كنت بتحفظ عليّني ما هي التحفظات يعني؟ على الأقل نفهمه. طبعا أنا ضد أن أن الفيدرالية تت كفكر أو كحزب سياسي. ليش؟ لأن هي ما هيش فكر. الفيدرالية نظام نعم. إداري. نعم. وليست فكر مثل الشيوعية أو الماركسية أو ال الرأسمالية. وبالتالي لما دولنا مثلا حتى كلام دكتور استاذ صالح عودة لما قال أتمنى الناس اللي يتقبلوا الفيدرالية كونوا حزب هو هو الفيدرالية ليس ليس نظام سياسي. نعم. او أو نظام حكم هو نظام إداري. يختلف عن النظام يعني ليست ايديولوجيا بالضبط ليست ليست حتى فكر حتى نعم تروج لها مثلا من خلال حزب نعم لا يجوز يعني أنت لما ما رتحت حتى المركزية حتكون حزب يعني أنت وكانت تقول المركزية تبى حزب هل يجوز إن يسمى حزب حزب مركزي هذا خطأ يعني وشيء آخر اللي أنا متحفظ جدا هو انقسام الشارع الليبي إلى فدرالي ولا فدرالي نعم. يعني معقول هذا توصل ال الدرجة يكون لا لابد أن يكون هناك خصم لك في في فكرة معينة فكرة إدارية يعني مش فكرة سياسية نعم. سيد حسام يعني دعنا نكون يعني صراحة وأكثر وضوحا حتى يفهم الذي الذي يستمعلين الآن م. أنت الآن مع الفيدرالية أم ضد؟ أنا مع الفيدرالية الإدارية. مع الفيدرالية الإدارية. انا يعني لكن اجتماع ست مارس لم يحقق يعني هذا. الغد. متحفظ عليه في هناك بعض الأخطاء الجوهرية. لكن أنت متهيئ لأي فيدرالية أخرى تكون. حسب ولا... حسب منظورك شروطك. يعني. أنا بصراحة كنت كنت مستعد لني نوضح ما هي فيدرالية حقيقية شاء الله. سنعود يعني لوضيح الفيدرالية لكن مع الدكتور مراجع لنوح هل يعني مثلا مثلاً صار إليه ساد حسام في في لهذا الموضوع وإن يفضل إن تكون فيدرالية إدارية. يعني. أنت كرجل يعني على نقيب ربما أنت يعني رفضت الفيدرالية شكلا ومضمونا. هل فعلا في سوء تعاطي أو فهم مع مفردة الفيدرالية أن كان في ناس عندهم نوايا حسنة إن تكون فيه استقلالية ذاتية من ناحية تصريف الأعمال أو تسير شون المنطقة. و ناس هنا ابتعدوا كثيرا يعني من خلال ان هي لا شكل من أشكال الحكم وإن ممكن نستقله وممكن كذا وممكن وفي ناس يعني دسوا السم في العسل كما يقال يعني أنت أين تقف يعني, يعني تحديدا مع الإدارية ولا ضد الفيدرالية سان ووضح لك <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين بادي ببدء نشوف لك استاذ خالد ونشكر الأخوة الحضور ال ال الواقع يعني يفترض أن نضبط المصالح الضبط الحقيقي والصحيح يعني الفدرالية ليست شكلا من الأشكال الإدارة على الإطلاق الفدرالية هي شكل من الأشكال الحكومات وهذه خاصة لا في الدول وهي لا تتناسب إلا مع الدول يسمونها الدول المركبة هذا حسب المفهيم السياسية وعادة ينظمها القانون الدستوري أو الدول المركبة ماذا يعني؟, تعني يعني. الدول المركبة عادة هي الدول التي تتكون من قوميات ووظائف وجنيات مختلفة. مختلفة. نعم. وطبعاً في أنواع كثيرة من الاتحادات. في الاتحاد الفدرالي، في الاتحاد الشخصي، م. في الاتحاد الفعلي، في الاتحاد الكونفدرالي. يعني أكثر. وهذا طبعاً كله تحق في إطار الدول المركبة. فالخلط بين النظام الاداري ووالنظام الفدرالي يعني هو خلط في المفاهيم. يعني م. النظام الإدراي. نداري كما يفهمه أهل الاستياسة والقانون هو شكل من أشكال الحكم وليس نظاما نظاما لأنه في اختلاف بين نظام الحكم وبين شكل الحكم م. وبين اللامركزية إدارية يعني اختلاف واضح وكبير وجلي يعني إما حضرتك تحد هل من الممكن يعني, يعني أن تطوع الفيدرالية الـ إلى الـ يلوى عنق الفدرانية حتى تصبح شكل من المشكال أول, أول, أول حاجة أنه أن سعيد جداً بهذه الجلسة اولا لأني مع الأخوة الحضور وايضا سعيد بنا لأستاذ حسام, حسام, حسام كان عودة أحمد يعني وعدنا بعد, بعد, <تصفيق> بعد مراجعة الذات وهذا طبعاً يدل على سلامة الفطرة يعني هذا بالعكس أنه كنت نتوقع لأن شاب متعلم كنت نتوقع ان يرجع نفسه ويطلع لأن هذا الفرق بين المتعلمين والغير المتعلمين نعم إنعم. أنت يعني لم تجب على السؤال دكتور مراد هل من الممكن يعني أنت عارف أن كل شيء قابل للتطويع والتطوير هل ممكن أكيد. غيروا ال الفيدرالية أو هو, هو... هو... تصبح إنعم. شكل إداري, إنعم. إنعم. شكل إداري؟ إنعم. إنعم. هو طبعا في مفهوم الله يعني بشر غير لا. البشر لا لا, لا. لا. مش قضية بشر أول حاجة ال في تفاوت في مفاهيم الفدرالية أو في تطبيق الفيدرالية ولكن عادة الفدرالية تعرف على أساس أن شكل من أشكال الحكم م. هذا شيء متعارف عليه في أدب السياسة ولكن في شيء آخر أيضاً في حدوث السياسة يسمو فيها اللا اللامركزية الإدارية هي تشبل حد كبير الفدرالية ولكن الفدرالية عادة تنقسم إلى قسمين هيئة, هيئة تشرعية وهيئة تنفيذية أو حكومة تنفيذية الاختلاف هنا يقع في نطاق واحد المبررات نفس المبررات لا. التي تؤدي إلى الفدرالية نفس المبررات التي تؤدي مركزية إدارية الفارق الوحيد لو سمحت الفارق الوحيد هو الهيئة التشرعية لا توجد هيئة تشرعية في اللا مركزية الإدارية ولكن يعني نحن بالمر أو أيضا المركزية أيضا الفيدرالية لها يعني لها إطار معين ولها دول يمكن تطبق فيها لأنما معنى المر الفيدرالية هو نوع من نوع اتحادات يقرب وجهات النظر في إطار واحد مع تنازل مم. الدولة على بعض سيادتها الخارجية على سبيل المثال لكن السؤال أنا نحيله إلى سيد حسام آه يعني آه لا نستطيع أن نتغافل أو نتجاهل أن ليبيا كانت في يوم من الأيام تسير بنظام فيدرالي حسب حتى المعلومات الموجودة يعني نحنا ممكن ما جايلناش يعني الوضعية هذه لكن التاريخ قاعد مكتوب يعني. معلش سؤال الحسام يعني لماذا تجاء مثلا أباءنا وأجدادنا إلى الفيدرالية بتلك الحقبة هل كانت مفروضة عليهم من الخارج عن طريق يعني دول ذات نفوذ أو كان خيار يعني وفق النسيج الموجود يعني التركيبة السكانية لليبيا. معلش أنا بنرد على النقطة واسرتكلم على السدام لما تراجع عن موقف إني ويد النظام الفيدرالي. نعم. أنا أريد النظام الفيدرالي الإداري، قلت لك أن أنا أنا قسمت لك الشارع الليبي إلى ثلاث أنواع. لكن الدكتور مراجع قال لك ما فيش حاجة اسمها فيدرالية. أنا حددت لك أن النظام الفيدرالي نظام إداري. طبعا أنت تكلمت عن ليبيا ونحن نأخذ ليبيا كمثال بما أنها هي حديث الساعة يعني. كيف أتت الفيدرالية إلى, إلى ليبيا؟ وكيف ألغيت وما ك أثر إلغاء الفيدرالية على السياسة في ليبيا والنظام الاقتصادي الليبي؟ نعم. طبعا ليبيا كما تعلمون في التاريخ عام ألف كانت هناك ثلاث ولايات. طبعا نحن لما نتكلم عن دولة يجب أن نفهم الشّ الليبي أن لما مفهوم الدولة هو لا يتوفر فيها أربع شروط. لا. أولاً مقومات الدولة ثلاثة شعب وأقليم وسلطة حتى تسمى دولة لابد لها من اعتراف. في ثمانية لم تكن ليبيا محترف بها لا. وكانت هناك ثلاثة أقليم وكان هناك نوع من من السلطة في كل إقليم متمثّلة في شخصيات بشير السعداوي في شرعة دربليسي وسفيان النصر في فزان والملك دريس في برجا لما دخلت ليبيا في خضم الحرب العالمية الثانية، تحالف في الملك دريسوسو مسي مع الإنجليز وحاول إنه يستقل ينال استقلال ليبيا، لكن كان هناك بعض الرفض من الشارع طرابلسي والشارع الفزاني ونال استقلال برقا وأصبحت برقا دولة في 48 وأربعين تحت دستور دستور برقا أصبحت هناك مخاوف من من طرابلس ومن فزان اللي هي من الفرنسي من جهة أخرى في طرابلس فاضطروا إلى أن أن إلى الملك دريس وكلام هذا كلام برقيبة قاعد حتى في المقاطع الفيديو معروف موجود تاريخ ليبيا قاعد. فتحولت ليبيا من دولة اسمها بارقة إلى دولة متحدة فتحت اسم المملكة البيئة المتحدة كيف طبعا. جاء النظام الفيدرالي؟ جاء النظام الفيدرالي في لأن هناك نوع من الحكم المحلي الموجود في كل ولاية المتمثل في الشخصيات السابقة الذكر إليها طبعا, طبعا. النظام الف... طبعا. يعني قبل الاسترسال حسام من خلال سردك وكلامك يعني حول النشأة والأمور التاريخية يتضح لي مثلا أنا كمتابع أن النظام كان يعني غير طبيعي في تلك الفترة يعني وكان مفروض فرض أو كان في عوامل أخرى أفضل يعني لم يكن خيار استراتيجي يعني شوف أن يعني, يعني على سبيل المثال لو أن في تلك الحقبة كان الشعب الليبي مثلا يمتلك زمام أمره وما كانش في قوى توجه أراءة واتجاهاتها وكان فيه استفتاء يعني هل كانوا يبي يصبوا ليبيا ولا كانوا خلوها ليبيا واحدة كتلة واحد. شوف أنت أنت ال هذه المعضيات اللي فرضت هذا النظام في ليبيا هذا تاريخ وواقع ما نقدرش تحجب يعني عين الشمس واللي, واللي فند وليفند الأشياء هذين أن عودة يعني بعد الانقسام إلى ثلاث ولايات ليس انقسام فكري هو انقسام آآ إداري آآ وليس انقسام حكم يعني لا لكن كانت المملكة الليبية المتحدة دليل, شوف دليل على التفكك التفكك الإداري يعني زي ما نقول لك أنا الإمارات المتحدة. النق النقض هذا لازم المضاح. لكن أنا أبرر لي شيء واحد يعني لماذا يعود الملك أدريس في الثلاثة وستين للمشتمل يعني حسبه حسب, حسب كلام أنا ليس من صالح حسب كلام الملك أدريس السنوسي كان موجه تقريبا للشيخ عبد الحميد الشاهين شيخ محاد الجواري الدين المصري يقول أنا ما قبلت هذا العرش إلا من أجل لم الشمل صحيح هذه أحد الروايات يعني يعني بديهياً لو أن الوضع كان طبيعي وكان الناس من سجمة وكل واحد قاعد في ولايته أموره تمام ليش يلم في الشمل يعني في في أشياء في حاجات على الواقع مش تمام يا, يا أسات خالد أولًا البترول ظهور البترول <تصفيق> يعني يعني أنت خلينا نسترسل بس لأن فضل. الأمور مترابطة مع بعض في البداية أن نظام الفيدرالي ليس من صالح الغرب هذه يجب أن تفهموها حنقول حنثبت لك بالأدلة أدلة موية اقتصادية بحتة يعني النظام الفيدرالي استمر حتى عام 1963، كان نظام كنظام إداري للدولة الليبية في وأصبحت الدولة الليبية في تلك الفترة من أرقى الدول دول العربية كان نظام لإدارة للدولة الليبية نقطة بالأكد عليها قبل ما نوصل مرحلة 63 أن النظام الفيدرالي لا يطبق إلا في الدول الموحدة ولا يطبق في الدول المقسمة لأن مفهوم الدولة كيف ما قلنا لما تجد دولة مقسمة وتبدأ اتحاد هذا الاتحاد يسمى اتحاد يكون وهو لا. اتحاد من الدول على غرار الاتحاد الأوروبي واتحاد أفريقي واتحاد السوفيت ومجموعة كثيرة من الدول. وبدليل أن على الأرض الواقع قبل ما نوصل لك 63 هناك دول موحدة طبقت النظام فدرالي وهي البرازيل وماليزيا والآن الصين تدرس موضوع النظام الفدرالي هذه نقطة 63 كيف ألغي الفدرالية الفدرالية ألغت في 63 بقرار وزاري هذه أحد الروايات من ذكرت الآن من مصراتة في رواية خلوا يقولنا حكومة كيني لغت الفدرالية بقرار وزاري ولم يتم عرضها على البرلمان أدت إلى استقالة رئيس البرلمان برني فرجاني وبالتالي الملك دريس لم يكن موقفه واضح تجاه هذا, هذا الموضوع وسبب في إلغاء الفيدرالية هو أن شركات البترول لما جت نقض في ليبيا اضطرت أن تدفع الضرائب أربع مرات م. تدفع في كل ولاية ثريبة وتدفع أيضا في الحكومة الاتحادية ضرائب بالإضافة إلى أهداف سياسية أخرى هم يتخلصون من الدولة المركبة تتكلم منها يتوى الدكتور أستاذ مراجع أن الدولة المركبة من الصعب جدا السيطرة على النظام الحكم فيها لكن لما تكون دولة بسيطة، لما سقط على رئيس الدولة، تنتهي الدو القضية، وبالتالي هم أرادوا أن أن يغيروا نظام الحكم في ليبيا عن طريق الانقلاب العسكري، لأن كان من مضمون جدا في ليبيا الانقلاب العسكري، وبالتالي من ٦٣ حتى عام 1969 تغيرت الحكومة سبعة مرات، وهذا دليل على عدم استقرار الدولة البسيطة. م. الشيء الآخر تم تجنيد ضباط من ضمن معمر القذافي في في بريطانيا، وهم اللي تهيأوا إلى إلى هيأوهم الانقلاب العسكري. ولما تحركت القوات في تسعة في في بارجة أصبحت أصبحت قوة دفاع تنتظر في أوامر من الحكومة المركزية في طرابلس وبالتالي هي اللي أدت إلى جلب نظام ديكتاتورية عمت استمر سنة وهذا حد أث أثار إلغاء الفيدرالية في ليبيا نعم نتج إلى السادة الكاتب رزق فرج رزق في موضوع ما زلنا نتحدث عن هذه التجاذبات في موضوع الفيدرالية لكن أنت كرجل كاتب ومتابع للشأن الليبي نعم. هل عندما يقال مثلاً فدرالية هل تفهم منها التقسيم أم تفهم منها محاولة لتغيير شكل الإدارة في ليبيا؟ لا هي الفدرالية كالمفهوم اللي يوصلني منها على طول لا هو نظام حكم هينزل لكن ينزل في دولة فهمت نعم. مش هينزل في جزء من الدولة تمام يعني أنا كنت نقول إعلان ست مارس ما يسمى به هو علنس خلينا نقول علنس تمارس لو مشا كما يريد المخطلة لكانت جوبا الأخرى. نعم. حمد. كما يريدها أعداء الوطن. يعني نحن نحاول على الأقلنا أني ألتمس العذر ولا م -م. يعني أقفز يعني م -م. خلف نوايا الناس واتجاهاتهم. ممكن يعني ال ال إن المسلوم ال فيه. لا ما ليش عندي مبرر لما قلت يعني. لا <تصفيق> قصدي <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يعني بنوضح فكرتي إن فيه ناس مرات زي ما تقول تصطاد في الماء العكر. نعم. نبعد يعني هؤلاء على جنب وناخذوا الناس الصفوة والكويسين واللي على راسهم كان أحمد زبير يعني مفيش حد يقدر يطعم فيه ممكن كان عندهم رؤية نحنا زالت غيبة علينا فنبن نوضحه للمستمع أكثر يعني الفيدرالية هل تقسيم والله مش تقسيم وإذا كانت تقسيم كيف نفهم إنها تقسيم الناس قالوا نحنا ليبيا موحدة وخضوا آية واعتصموا بحب الله جميعاً جميع. فكيف أنا نقول الناس هذوم من اللي رفعين مم. الشعارات أنهم يدعوا للقسمة أو الفرقة أو... هم ما يدعوش للقسمة ولا يدعوا للفرقة ولا نشكك في نواياهم ولا شيء ولكن هم يدرعوا أو يدروا يدرعوا يهيئوا الدولة إلى بدليل أنها نفس ما يقوله الأشياء الثلاثة توفرت اللي هي الشعب والسلطاء وهم نزلوا نظام الحكم اللي هو نظام الحكم الفيدرالي في جزء من الدولة وباقي الدولة اللي هن جزئين اللي خلا نتحدث بلغة الأقاليم الثلاثة طرابلس وفزان وبرجا أنت تبي تطبق النظام الفدرالي في برجا تمام وقلنا يلا نفترض جدلاً معك الشعب في برجا بالكامل تمام ومعك الحدود مش التاريخية لأن الحدود التاريخية طبعاً بعيدة الحدود اللي هي معروفة الآن فهمت ومعك نظام الحكم هصبح الدولة هذه إذا كان الباقي جزئين الدولة طبقت نظام حكم آخر تمام أي, أي يكون فكيف يكون شكل الدولة بشكل عام نعم الدكتور مراجع يعني نفس السؤال الفيدرالية عندما نطرحها في تجمع أو في ندوة أو في مؤتمر لماذا قفز يعني البعض وقال انها تقسيم لأن في الحقيقة أن ال ال كيف فهمت أنه تبسيط؟ يعني أحد ال على الأقل المتبنيين النظام الإداري الجديد أو الحديث، حسام يقول لك إن الفيدرالية ممكن تكون نظام إداري حديث ومتطور عفو عفوا أفعل أريد أن أقول لك سووا مجلس يعني يسمح لي سدح حسام عرفت هو في خلط واضح بين الفيدرالية وبين الف بين, بين الفدرالية وبين الف يعني الفدرالية لها أسس، الفدرالية لها. <تصفيق> <تصفيق> و... <تصفيق> دكتور، إنعم. دكتور يعني ممكن مرحلة تنظير نحن نتريفه فيها شوية. على الأقل. لا هو مش تنظير هذا لا. هذا مفهوم ثابت مفهوم يعني. ثابت. معروف. ثابت في ال... ثوابت. إيه نعم ذي ثوابت. لكن, لكن يعني. أقصد يعني نحن نخاطب عامة ال. أوكي نحن. نحاول على الأقل هو اللي بين الناحية الأكاديمية والناحية ال. نخلوها تكون خلوها نعم نحن نتكلم الآن من ناحية واقعية وعطيني فقط نسترسل بس بالحديث حتى نبين بعض الأولا كأن الأخو اللي يتكلم مع الفيدرالية كأنه اختزلوا تاريخ ليبيا من منذ الاحتلال الإيطالي أو منذ الثمانية وأربعين. في الواقع أن ليبيا كانت موحدة قبل دخول الإيطاليين يعني في ليبيا كانت في العهد القرملي الأول والثاني كانت ليبيا دولة بحدودها الآن المتعارف عليها يعني. لا ليبيا دولة موحدة اصلا نعم. هذا بالنسبة عفواً بالنسبة لل بالنسبة للانقلابات يعني نحن خلينا نتكلم بشفافية وبموضوعية جداً. الانقلابات ليس كانت مختصرة على معمر القذافي يعني كلهم كانوا يحاولوا الانقلاب على الملك الدريس بداية من صالح لطيوش وعبد العزيز الشلحي وكل أولئك يعني وهذا يعني وهذا وهذا مذكور عارف شلل لكن كانوا في النهاية محاولات ولكن ربما الله سبحانه وتعالى ما كانوا معامر القذافي من الانقلاب هذا ثانيا ثم م. عدم عفوا عدم شرعية الاتحاد أو عدد شرعية أن تكون ليبيا دولة موحدة بعد عام 63. يعني نحن في تناقض. كيف نعطي صلاحيات لمن أسسوا الدستور وقره الشعب الليبي. ممكن بيستفتاء وأصلحت في هيئة برلمانية ثم عام 63 عندما تم الغاء الفيدرالية وبع وبعدها بست سنوات والنظام ليبيا نظام دولة موحدة نعم. بعد ست سنوات ليبيا دولة موحدة. هل هؤلاء اللي كانوا يعني اللي كانوا في الايه الانتخابيه يعني لا يفهمون مثلا يعني كيف تتصور يعني, يعني, كي في يعني في سؤال سؤال هذا الموقف في سؤال يطرح نفسه نعم طبعا 69 معروف يعني الانقلاب المعمر القذافي على الملكيه نعم لماذا معمر مثلا بين قوسين لم يتبنى فكرة التقسيم إنعم. القديمة معمر لا طبعا معمر لم يتبنى تقسيم الفدرالية تقصد لأنه وجدت دولة واحدة لماذا يذهب للفدرالية؟ الفدرالية الفدرالية أو كانت ستسحب عليه يعني؟ عفو علي. عفوا, عفواً لا الحين السؤال حسام. ممكن عاد عادين بس فرصة نرجع لك دكتور. لكن نبي حسام يعني شاركنا في الجزئية هذه بالذات يعني. ما ليش هو في العهد الثاني الاثنين تكلم النبي صلى كانت بارقة تتبع عاصمة في تركيا في تركيا غادي تحت خلاف الأثمانية كانت دولة يعني وليبيا لم تكن لها حدود في تلك الفترة على كل حال الفشل ال, ال, ال, ال, ال, ال, ال, ال الفشل الانقلابات العسكرية على الملك دريس كان اعتقدنا ان احد نقاط القوة ضد الانقلابات العسكرية كان النظام الفيدرالي وبالتالي ما كانش أحد يقدر يسيطر لكن, لكن لكن نجاح الانقلاب, نجاح الانقلاب, الانقلاب كان بدولة بسيطة ايضا ساهمت فيه اللي هي المتحركة قوى المتحركة معروفة وي وين مكانها وين بالضبط وحتى اغلب المجلس قيادة, قيادة أو بين ما يسمى بالمجلس الثورة يعني أغلبهم معروفين منين بالضبط عليك عام 63 هو تكلم عن في برغة في ليبيا هو ألغيت بطريقة غير شرعية. يعني لكن لماذا لماذا لكن رئيس البرلمان؟ لكن ما لكن ما جاوبتش على السؤال هو أنا أرى سؤال مهم. نعم. أن معمر لم يتبنى تقسيم الدولة إلى ثلاث ولايات. محافظ مع من عدم السيطرة. أنا حنقول لك ليش؟ هو أصلاً سبب اللي جاب معمر قذافي للحكم هو النظام هو إلغاء الفيدرالية لأن الشركات البترول لك أنا أكرر لك معمر بعد بترول للغرب مقابل الكرسي هذه يجب حقك تفهموها. شركات البترول لو حولت لو تحولت ليبيا من الرغرة من الصعب جدا. يتم الاستكشاف داخل الدولة الليبية ويصعب عليها لانها تدفع الضرائع باخرى ثلاث مرات ترد قضية اخرى من قبل 63 لا. وبالتالي هم يعني اكد يعني قضايا اقتصادية ومالية و... الاقتصاد هو مخ السياسة يعني دعنا في في دكتور مراجع, أولاً أولاً دكتور, أولاً مراجع أولاً دكتور مراجع اسمح لي بس أنا. يعني أنا. أنت, انت حكيت علي نقطة أنا. مهمة جدا أنا. يعني أنا. نقطة يعني تقريبا أن ما فيش حد يعني يتبنى فكرة الفيدرالية على الأقل الليبيين سواء الأوائل أو الحاليين ولكن الدكتور محمد المفتي عنده وجهات نظر يعني هو قال لست ضد الفيدرالية ولست معها فنقرأ لك مثلا طرابلس وعقدة الفيدرالية كلمة فدرالية في حد ذات تثير في طرابلس ابن المدينة حاسيس الرفض والغضب ويبدو أن السبب يعود إلى مخزون ذكريات أواخر الأربعينيات حين بدأ أن تبني الفدرالية كان لتمرير تولي الملك إدريس وفي الماضي البعيد كانت السنوسية مرفوضة في طرابلس فالطريقة السنوسية لم تنتشر هناك أصلا وفيما بعد كان صدام رمضان السويحلي مع صفي الدين علي على غنائم معركة الجرذبية سنة 1915 وإبان الحرب العالمية الثانية لم يلتحق بالجيش السنوس الذي أسس في مصر سوى قلة من طرابلسين وقبيل الاستقلال هجم الزعيم الوطني بشير السعداوي لقبوله بالفدرالية سعيا للمحافظة على وحدة ليبيا إذا ثم تشكوك وحساسيات سياسية حتى لدى من لم يعش تلك الأحداث هنا. يعني أصلا ليبيا ما كانش فيه يعني توافقات في النواحي السياسية أو هذا أو حتى الجغرافية. أيضا. نعم أه أه الخلافات هذه. الخلافات هذه سنة البشر. توجد خلافات لكن نحن نتحدث على. هذه بس يعني حقيقة نعم. تاريخية مرات. لا لا مرات أكد. حتى الدكتور فعلا. المفتي يعني صدر كتاب أخير زمن المملكة يعني. أتمنى يعني كل من يبيع تاريخ ليبيا إذا إذا برادا كتاب يعني ممكن صدر من شهر أو شهرين فقط. بالنسبة بالنسبه الحدود ليبيا ليبيا كانت لها حدود يعني بدالينا كانت هناك تونس وهناك مصر صحيح مش الحدود المتعارف عليها الآن. مش الحدود المتعارف ولكن ليبيا كانت دولة موحدة تحت أي تسمية كانت ليبيا دولة موحدة الفدرالية عادة الفدرالية كانت, واحد كانت موحدة في اي تاريخ حدد لي تاريخ نعم قبل قبل يعني ربما يعني تحدثوا على, الـ على الـ يعني حتى في مواجهة من بداية الفدرالية حتى في مواجهة طليان يعني بعيدا عن العواطف خلينا نتحدث بتجرد حتى في مواجهة الطليان أو اللي هو الجهاد ضد الاستعمار الإيطالي هنا. كان هناك يعني حديث تأتينا من هنا ومن هناك أوه. عن مثلا مجموعات أقدمت أوه. وحاربت وضحت ومجموعات اخرى تقصد وصلية. يعني تقصد الغرب يعني ما يعني مثلا يعني تقصد خلينا واضحين نتكلم بشفافيه انت هذا هذه هذه حسب الرواية لا لا هذه مغالطه عفوا عفوا الليبيا كلها هذين ج... شبرات يعني... الانتسامية نعم ليبيا كلها جاهدة ضد إيطاليا ما عليش أسمح لي عم نبعطيني خليني نتحدث عشان نحط النقاط على الحروف نحن تو مسؤولين مسؤولية حتى مسؤولية شرعية رغم أن الأستاذ حسام يعني حكاء على التحفظ الشرعي هنا نشوف أن التحفظ الشرعي يتناقض مع الفيدرالية م. كل من يطالب بالفيدرالية اللي يطالب بالاحتصام هذا شيء متعارف عليه يعني هذا حتى من, حتى من معنى اللغة الدلالية الأولا اللي كل ليبي جهده في سبيل الله عرب ودلي حتى ما يسمى بالمجموعة السوحيّة ذكر حتى الدكتور مصطفى الهين في كتاب الأثر الديني في جهاد الليبي إن المجموعة السوحيّة جت من من مصراته ومن غرب ليبيا وحاربت في دور عمر المختار في الجبل الأخضر لا. ولكن ربما كان يعني كان الموقع يعني لا يساعد عليك على مثلاً الكر والفر وعلى وعلى استراتيجية الجهاد ايضا في طبرق يعني نحن نعرف طبرق يعني على سبيل المثال هل كان طبرق في الجهاد مثل الجبل الأخضر؟ نعم. يعني فيها معارك عديدة ولكن هل تقارنها بمنطقة الجبل الأخضر؟ نعم. لماذا؟ لأن الجبل الأخضر في مواقع حتى الكر والفر ومقاطعين حتى, حتى بعض الإحصائيات أو هنا. بعض الأشياء اللي نراها في الصحافة أو في الكتب هنا. تشير إلى أن مثلاً عدد سكان برقة كان تقريباً 300 ألف وبعد الحرب والمعتقلات وكذا والمشارق تحول إلى 180 ألف تقريباً نعم هذا يعني أيضا يسوقه يعني نحن بالسلب يسوقه, يسوقه دعات التشرذم أو التفرق عم. أو الانقسام عم. كدليل على أن عفوا. أن ليبيا مش واحدة لا معنا أنت لو كان أخذنا هذا المفا تحدث في يتكلم في هذا التكمي قياس لكننا صنفنا حتى منطقة برقا ما تحفظ على يعني م منطقة برقا نتكلم عليها كموقع جغرافي فقط وإلا ت... ما احتق للعجيلة والسلوق وعين غزالة هل الموجودين في لبريجا مثل ما موجودين في العجيلة خلينا نتحدث بشفافية يعني لبريجا ستين ألف نسمة اطلعوا خمسة وعشرين ألف نفس فقط وهذا مذكور في كتاب برق ال برق الهادئة عرب ويعني في محتقلات كانت خمس نجوم مش مش مثل, مثل العجيلة خلينا نتحدث بشفافية عفوا لسه عودي ليك دكتور مراجع لكن بعد التنويه فقط إلى الرقم البرنامج البياناس سفر تسعة اثنين ثمانمائة وتسعين خمسة وتسعين ثلاثة وستين أيضاً يعني نحاول نستعرض بعض الأفكار التي يكتبها بعض الناس اللي هم لديهم اهتمام بالش بالشأن الليبي وخاصة في مجال السياسة تحديدا مم. نذكر منهم الصديق أبو دواره يعني كان له تحليل أو قراءة مم. خاصة لموضوع الفدرالية وإعلان الفدرالية في ستة برز نسمع ونعود وفي مقالة لكاتب الصديق أبو دواره بعنوان من المسؤول ولماذا إعلان موت فيدرالي ويقول في مقدمة هذه المقالة لنتفق على أن من أعلن برق إقليما فيدراليا ليس خاونه ولا يخدمون أجندات أجنبية ولا هم عملاء أما الهفوات التي رصدها أبو دوار في مقالته بتاريخ 11 مارس يقول يقرر الإعلان برق إقليما فيدراليا الاجتماع اذا لم يكن لطرح فكرة ولا للدعاية لها ولا اعلان تشكيل حزب فدرالي يجمع حوله الانصار ويدعو للفدرالية اعلان برق اقليما فدراليا كان الهفوة الثانية لانه قدم للليبيين بمثابة امر واقع تم حدوثه تماما كما فوجئنا ذات يوم باعلان ما كان يسمى سلطة الشعب كان الاعلان صادما من حيث كونه اعلانا عن قرار لم يستشر بخصوصه حتى سكان الاقليم نفسه الذي نصب اليهم الاعلان وقع الاعلان بهذا في محظور اخر هو توريط البلاد من جديد في مأزق مجلس انتقالي اخر في الوقت الذي ننتظر جميعا وبفارغ الصبر نهاية ولاية المجلس الانتقالي الحالي بعد ان طالت ولايته فهل كتب على ليبيا ان تعيش بين مجالس انتقالية لا تنتقل ويواصل ايضا صديق بدوار في مقالته قائلا عن الهفوات التي صدرت عن اعلان برقه يقول استبدلتم مجلسا منتخبا من الناس وهو مجلس بنغازي المحلي واستبدلوا مجلسا حاز على اجماع الامه والمجتمع الدولي واستبدل المجالس المحلية في برقة كلها بمجلس لم ينتخبه احد الهفوة الرابعة الاعلان عن تأسيس مجلس عسكري في تجاهل متعمد للجيش الوطني وعلم رفعه البعض ليس هو ذلك العالم الذي استشهد من اجله الالاف وتوحد تحت رايته الليبيون مستمعينا ومستمعاتنا نتابع هذه المناظرة الفكرية السياسية حول المؤيد للفيدرالية والمعارض لها او المناهض لها من خلال يعني تقديم الاراء في تجرد وأيضا شجاعة أدبية تحسب لكل طرف من الأطراف الخلاصة أننا نريد أن نصل إلى رؤية واضحة فيما يتعلق ب. الفيدرالية كشكل أو كنظام للحكم أو هل هي فعلا تصلح أن تكون مثالا اداريا ناجحا بعد ان استمعنا الدكتور مراجع إلى صديق بدوارة يعني حط بعض النقاط مثلا قال ان الناس اللي اجتمعوا يوم 6 مارس هذوم مجوش عشان يروجوا الفكرة بل أن يدرون سياسه أمر الواقع زي قال سلطة الشعب لما فرضها معمر في 77 أو 76 مع الاختلاف طبعا ما كان يدعو عليه معمر دكتورية فردية ربما اللي دعت عليه دعاله الإعلان الفدرالي أو إعلان سمي كم في إعلان مصنع صابون أو شيء هذا طبعاً دون يا دكتور ما يعني لا هذا لا التسمية لا معروف عرفاً كالموضوع نظا هذا نقصد التسمية نجرو فيها, فيها بالصحف لأن عقدة في مصنع صابون ما فيهاش يعني ما فيها شيء تسريح ال ال بالنسبة لللفيدرالية يعني معمر قذافي كان يمارس ال الدكتاتورية الفردية بين هؤلاء مارس الدكتاتورية الفئوية لا. بمعنى بمعنى أن هل شاوروا أولئك الناس يعني اللي اجتمعوا في في في الفدرالية وهم من حقهم يعني يدعو الفدرالية كفكر كفكر الدعوة لكن هل من حقهم واستشاروا مثل أهل برقا لس تجاوزا نقوله أهل برقا نحن نقوله نعم. منطقة الشرقية يعني هل شاوروهم يعني أو أخذوا مشورتهم في في إعلان دولة برق في رفع علم بشكل هذي خاص هذه نقطة يعني تسجل نعم. ضد نعم. ذلك الإعلان نعم. لكن نأخذ هذا الاتصال نعم. نعم السلام عليكم أهلك صلاة مرحبًا الله أهلا وسهلا بيك من معنا؟ مرحبا يا خود. اهلا بيك. شايب محمد ماجد. شايب مرحبتين تفضل. نشكرك ونشكر ضيوفك الكرام. الله يبارك فيك. وما أليس أنا أنت تحق لي موضوع الفدرالية؟ ايوه تو نحنا الناس اللي داروا الفدرالية وفاجأوا حتى المواطنين بالشي هذا نعم. اسمه هي. ناس ما فيك. نحنا زمان طرأت ناس معوين وتمشي البلاد ما في شيء حاجة لكن تو نحنا بلاد دبوا دولة جديدة دبوا دولة حرية الشعب هو اللي يختار شنو فدرالية هو, هو اللي يختار مزراه هو اللي يختار رئيسه الشعب هو اللي يختار عليش دار الثورة أصلا نعم نسمع فيك نسمع فيك لكن توا يطلع لك واحد يقول لك فدرالية ويقدرون في علم أسود نعم والله يقول لها حاجة في حتى ناس هنا في طبرق يعني شياب أكبر أنا نثاري معهم يقول لك معنا أنا بعد نبي نمشي ترابس نمشي بجوى السفر م. هذا المفهوم العام عند الناس يعني يعني شوف الماء معناه شنو يبو بليات كيمي بي اتش هي تمشي مش قد واش يقسموها نا. انت شو في هذه شو رايك ندير ليش ليش الشعب دار ثورة يبق الحريه يبو كل شايب يعني الفكرة واضحة. الفكره واضحه الفكره اذا كان عندك تعزيز يعني الفكره برايي اخر تفضل ما عندكش نحن نشكروك يعني لا نشكرك اخويا نسكرك شكرا لك هنا فيه نقطة جوهرية سيد حسام يعني بحكم انك انت مؤيد للنظام الفدرالي الاداري اللي الدكتور مراجع قال ما فيش يعني بينقوسين قال ما فيش حاجة اسمها فدرالية ادارية تمام لكن انت في نفس الوقت سجل اعتراضك على اعلان, اعلان ستة مارس نعم تمام في, في نقطة جوهرية جاء بيها شعيب محمد يعني وهذه تحدثوا عليها الناس كلهم يعني يعني خلاص يعني أجمع عليها أهل ليبيا بالكامل قضية الاستشارة أنك تستشير تشاور أو أنك أنت مثلا تستفتي أو تدير اقتراع تحطني في الصورة تمام. بالعامية أنت أنا مش ليبي أنا مش مثلا تكبت الخسائر زي ما أنت تكبتها اللي اجتماعت يوم 6 مارس صحة الله لا يعني الشجون والخسائر والمكاسب موزع على الوطن بالكامل تمام. ليش أنت استأثرت بجانب معين وخضيت زاوية معينة وحرمتني أنا من أني أنا نكون معك أو نكون ضدك طبعاً أنا بالرغم من أني متحفظ على بعض الأشياء في في في مؤتمر برقة ومؤتمر استمارس لكن هناك بعض النقاط يجب أن نعطي أن ننصفهم يعني حتى معا ما يجدروا مؤتمر برقة <سؤال> من هم اول شي يعني حتى هم مجموعة من اشعر فيها اكثر من الشيخ احمد زبير من اشعر فيه لا لا هم مجموعة ليبيين من اعظمهم الناس مناظرين لا منشكوش فيهم من النا ليبيين او مش أنا ليبيين أنا لكن على الاقل اللي طلعوا في الصورة احمد زبير والدكتور ابو بكر, بكر بعيرة, بعيرة نعم. يعني هؤلاء كانوا في الواجهة في صخرة في دكتور صالح النمر في ابو سير وشاس ماذا محمد محمد ابو سير نعم في ناس اخرى مناظر وفي ناس متسلقة نفس معروفين أي ناس أخرب استغلت الفرصة لكن دعنا نتكلم عن في نقطة بس قبل ما نخشل المؤتمر برقة يعني الأستاذ المراشع قال منطقة برقة منطقة. يعني ما قول برقة منطقة هالبرقة مثل باب الزيتون ولا القعرة ما, ما أعتقدش أقليم, أقليم أقليم أقليم أقليم برقة هذا متاريخيا يعني شيء آخر مؤتمر برقة يا سيدي خالد أتى كردة فعل عن عن السياسات الخاطئة أو سياسة الأمر الواقع التي يعني يتبناها المجلس الانتقالي <تقالي> نعم قبلا تاتي الى السياسات في مكالمه نعم السلام عليكم السلام عليكم الله يبارك فيك الصوت الراديو شوي معلش الله يحييك هذا امر واقع وتحدى كذا سباقية كما يقولوا الناس لأن المؤتمر الوطني والدستور إذا اختيروا المؤتمر الوطني وأقرز الدستور ما حد شيء يقبل هم دور لا. هذا سبب في مثلاً يقول لك اللي اللي يتلقى الشربة يفق في الزبادي لازم تعرفه يعني والوجاء قبل الدبر الناس الشياب اللي ماشين شيء ضلبو الحقوق هذا صحيح يعني. حقوق المن يعني حقوق البرقة البرقة بالكامل الحقوق <تصفيق> البرقة بالكامل مش للناس دوني باي لكن أنا واحد واحد من, بل... من الناس يا أستاذ جبالي خليل نعم أنا. أنا واحد من الناس نعتبر نفسي برقاوي مثلا ايوان وعندي حقوق وعندي أحلام وطموحات ما فيش واحد جاء طق عليه في الباب وقال لي رانبوا نديروا ونديروا أو حتى من خلال جريدة ولا من خلال راديو انا ارجعك شيء تقول يعني هو مصادر, مصادر حق التعبير امتاعي ام صادرني يعني زي ما نقوله بالعمية الرأي اسمعني اخذ نتكلم تكلم وستكرو تكفي بهاي ام كان ارجعك مين تقول طبعنا انتظرين المظاهرات اصدريني اللي هم ضد الفضانية اعوذ الله انا اضع عن حقول لان الناس اللي قاعدين مش كيفي الناس اللي اللي مجاؤوا مش فعالبير مشل بعيد منه هذا الناس في فدينيين وعارفين ما يدوب في الملة وعارفين ما يدوب في الحكومة مم. وهم قسموا اصلا هلا كل منطقة غربية ومنطقة الوسطى ومنطقة الجنوبية ومنطقة الشرقية قسموا اصلا هم من اللي قسم من اللي ق جا... يا سجبلي سجبلي من... من اللي قسم بس من اللي قسم وكيف قسم حمل قسمها تسعة وعشرين وتسعة ومية واثنين وستين هم أصل. المؤتمر الوطني وتروح رجعوا وداروها عشرين عشرين عشرين ستين أو لجنة ستين نعم شكرا جبالي خليل مشكور ردوا مع حسام مراجع الماخذ اللي على المجلس الانتقالي واللي هن يعتبرن مبررات لاجتماع ستة مارس ما هي؟ طبعًا بالنسبة لما أخذ أنا نفس ما قلت لك هناك بعض الشخصيات يعني حضرت المؤتمر أنا متحفظ عليها شخصيًا وبالتالي ما باش نمشي لأن حتى لا تحسب علي وإن ممكن لا أشكل شيء لكن لا تحسب علي في تاريخي هناك شخص إني نضع يدي في يد بعض أولئك المارقين الأمر الآخر المؤتمر بالقرة أنت مسؤول طبعًا عليه. هناك ما ناس نسوس ديني ساد حسم كبرنامج يعني نحاول بقدر الإمكان ما نتبنش أي لفظ والله نسمحه بمرور أي شيء يكون فيه. المهم يعني خلينا تعاطوه في شأن السياسة بتجربة بالضبط. بالضبط. ف... مؤتمر برقة أتى كردت فعل على سياسات المجلس الانتقالي ولأن المجلس الانتقالي فرض سياسة الأمر الواقع كيف فرض سياسة الأمر الواقع؟ هي القضية هي أصلا حول مؤتمر الوطني نعم. المؤتمر الوطني لما لما وضع قانون الانتخاب طبعاً نمتحفظ لنا هذه المصطلحات كل الانتخابات وإلى خير من ناحية شرعية ما فيش بك لكن نحكي كواقع تمام لا لا لا. وكيف تدار البلاد يعني بلا <تصفيق> <هذي الـ أه؟ تصفيق> بدون هذه الأليات كيف تدار؟ هناك لما ترجع للشرع هناك ضوابط. نعم. الشورة شيء. هذا شيء. أمر طبعا يفتعلنا. أنت تبي لا, لا خلينا خلينا في نفس المجال لكن, هذا؟ لكن لكن داني يوضح لك مؤتمر برقى وحتى من, من, من ناخذ في لا أنت تبي تقول فيما أخذ على المجلس الانتقالي في في عضو في في في المؤتمر الوطني. تمام. لكن الناس اللي هم وضعوا هذه الخطة أو مثلا وصلوا إلى هذه المرحلة من التفكير بالاستعانة يعني على حسب قولهم يعني بالاستعانة بمثل النموذج النرويجي اللي هي مثلًا تعداد السكاني والمساحات الجغرافية. أستاذ <تصفيق> خالد، أنت تكلمت إن قلت لي كيف يعلن مؤتمر برقا بدون يعني, يعني هناك حسنية يا أستاذ حسام يعني كما أنت تقول هناك حسنية أيضًا قد تأتهم البعض بأنه هناك سوء نية لكن أنت أنت قلت إنه مؤتمر برقا. تم إعلانه بدون استفتاء أهل برقة وهل تم استفتاء أهل ليبيا على قانون الانتخابات؟ لم يستفتاء و... وكان عندهم عذر ماذا العذر؟ يعني قالوا أنه ما فيش دوائر انتخابية وهل... و... إذا كانت الدولة المتمثلة في الحكومة الانتقالية والمجلس الانتقالي غير قادرين على توفير دوائر انتخابية وآلية للاستفتاء ل... ل... هل يمكن هؤلاء الناس البساطاء أن يوفروا هذه الأليه لكن أنا أنقول لك شيء يعني أنا, أنا بديت بدأت وكأني أنا أندفع لجانب ضد جانب لكن ممكن بال بالحس البسيط أنا لو أردت أقول يا سب في حاجة يسمو فيها الاستبيان ممتاز. يعني تقدر من خلال إذاعة من خلال المجلة من خلال الجريدة أنك تدير الاستبيان قبل ما تبدأ تطرح الموضوع إيش مدارش المجلس الانتقالي الاستبيان على متعقل الموط... الانتخابات نعم. لا فيه فيه استبيان فيه عن طريق يعني حتى تقريبا وردهم 11 عشر هل تم هل تم أربعتاشر ألف يعني في هل تم, 14, 000, 000 فيه هل فيه على تم الأخذ بالاعتبار الملاحظات؟ لا لا لا لا لم يتم الأخذ بالاعتبار لا دعنا دعنا نقف عند يا, يا نقف عند قضية المؤتمر الوطني والميتين هذوم وتوا لاحقا ضفوا لهم ستين تقريبا لا, لا ستين تم تعيينه من داخل الميتين للأسف شديد لا مش من داخل الميتين لا من داخل الميتين ضحك على الضخم هم اللي اختاروا ستين للأسف شديد وهذه هذه يعني كما تقول الحلقة تبرم داخل الفلا يعني. لا. درش خلينا حل. خلينا سلط حسام خلينا خلينا على أقل نوضح للمستمع البسيط نعم. إيش المخاطر والأشياء الخطيرة اللي يمثلها وليس. هذا الوضع خلص. وضع الميتين أو الستين أو إلى آخره. تمام أولا داني إن استرسل بس في ال النقطة هذه النقطة هم جدا نا نا أتى ليكي يوضح للناس مش كينا نا نا نبرأي في. جميل كنا بنوضح. تمام يعني. أولا الميتين هضمي هم بتم منهم لجنة لسياقضي الدستور الليبي. نعم يعني هذا تأسيس لمستقبل ليبيا تمام؟ الميتين تم توزيح على الأساس مناطق حتى نقول لك هذا تقسيم قلّى عنك توها تم توزيح مع الأساس مناطق 102 من طرابلس 9 من الوسطى بعد جديدة طب المنطقة الوسطى مش معروفة و29 من فزان و60 من, من, من هل تعلم؟ طبعا في النصاب القانوني وليس كل مراجع عند المعلومة هذه لو اجتمعوا 51% من الميتين هم اللي يكتبوا يقرروا وبالتالي غياب الستين. يا بستين من برقى بالكامل على عن حضور المجتمع الاجتماع لا. لن يؤثر لا. على عقد الاجتماع. يعني فيه. هذا ما ليش علاقة بال بالدستور والمصادق على الدستور؟ لا لا علاقة كيف؟ نسبة ثلثين يعني واحد وخمسين في المية. تحسبها أنت انت تسعة زائد مية واثنين مية وحداش؟ هذا أكثر من واحد وخمسين في المية. واحد وخمسين في المية، مية واثنين هم ضابط. يعني مصر. أنت تقصد إن المسيطر لاحقا؟ نعم. سيكون جهة واحدة. جهة واحدة. واحدة فيها أكثر أصوات. هذه و... هذا هذ السبب هو اللي خلى مؤتمر ما يعلن كردت فعل مستعجلة لأن الأمر تم طارئ لكن ممكن نقول حاجة يعني الدستور كورقة مثلا تكتب أو تصاغ هل ممكن تتأثر بال... بهذا التقسيم؟ الكتابة الدستور في في يعني ممكن الدكتور دكتور مراجع يعني ممكن نستعينه برأيه يعني. لكن قبل ما نستعينه برايك في مكالمة جاهزة نعم السلام عليكم السلام عليكم أهلا وسهلا مرحبتين مرحبتين تفضل أخي الكريم الاسم عبد العزيز الوصلي كاتب وصحفي وناشط سياسي مرحبتين بك سيد عبد العزيز آه أول هذا أهلا وسلم أهلا وسلم أهلا الكرام أوه. على الزميل حسام مراجع نعم والأستاذ رزق فرج ودكتور مراجع أول شيء مفهوم الفدرالية سواء كنا مع او ضد أنا ضد موضوع التشكيك في النوايا محاكمة النوايا وضد الطعن في الأخوة اللي طالبوا بالفدرالية وفي وطنياتهم لكن أنا نلوم عليهم في حاجة واحدة الرابط اللي يربطوه بين الفدرالية وبين عيوب المركزية والتهميش ووصلوا للناس بهذه الطريقة المغلوطة صراحة يعني حتى المؤيد للفدرالية من الشارع ومساطة الناس لما تجد تحكي لنا تليس مؤيد للفدرالية طول يحكي لك على التهميش وعلى المركبية وأعتقد أنه موضوع المركبية الإدارية اللي حكى فيها أخي حسام على قلب بالنسبة لي أنا جديد عليه يعني أنا نعرف المركبية نظام حكم نظام سياسي بالدرجة الأولى تعني الفدرالية تعني الفدرالية سارة بلعزيز تقصد الفيدرالية انا, تقصد الفيدرالية أنا ولا لا كيف؟ تعني الفيدرالية وليس المركزية اه يعني لا يجب الفصل يجب الفصل بين المركزية اذا كانت مشكلة ليبيا في المركزية في المركزية نظام اداري ساح تقدم الحل حيكون في حل اداري <تصفيق> في المركزية <تصفيق> <تصفيق> في تعزيز من منظومة الحكم المحلي يعني في التوزيع العادل للثروات والتنمية على جميع المناطق أو المحافظات أو البلديات سميها كما تشاء يعني لكن الربط بين الفيدرالية النظام السياسي اللي, اللي يقوم عليه ولايات مباصلة يعني حتى لو كان في في فكوم سيادي في بعض الوزارات أو بعض القطاعات، لكن رأيي تخاصم. أنا شوفي من وجه نظري وعدم يفضل الواقع يعني والتجربة. بعدين المركزية ال الفيدرالية أعتقد لم تكن في يوم من الأيام خيار، حتى لو نظر ب بثالب الدول الفيدرالية ك ك المتحدة أو ألمانيا أو أي دولة فيدرالية، الفيدرالية كانت حل لمشكل معين لم تكن خيار يعني ليبيا دولة موحدة. موحدة فلماذا نتجه إلى نعم استاذ عبد العزيز الوصلي الاستاذ الكاتب والناشط عبد العزيز الوصلي تقي... نعم تقييمك نعم. يعني الآن يعني في هذه الفترة وفي في هذا المخاض العسير الذي تمر به ليبيا في... في بحثها عن ملامح الدولة هل ترى مثلا أن المركزية يمكن حلها بسهولة كما تتحدث عنها أنت الآن أم أننا يعني قد نقاد الى خيارات اخرى يراها البعض انها تقسيم لا أو... المسألة <تصفيق> <تصفيق> يعني هل علاج المركزية مجرد ظهور المسؤولين على التلفزيون والصحافة وانا لا, لا لا ما تخطوش منها وانا هنديروا هنديروا مجرد ظهور ومجرد تصريحات يجب تعزيز ذلك نحن, نحن لمنع على حكومة الكيب في في, في, في الاعلان في تأخير فهدين حكومة الكيب موقتة يعني قدامها شهرين اربع شهور وتنتي يعني لا لا بس بس بالتقسيم الاداري للدولة من الغلط ربط بالمؤتمر الوطني وبالانتخابات وبالإعلان النهائي للدستور يعني التقسيم الإداري كان كان المحترض أنم يبدأوا فيه قبل هك في يعني لو لو ليبيا كشكل إداري نحكي تقسيم إداري إلى عدد معين من المحافظات أو البلديات وووعزز مفهوم الحكم المحلي أعتقد إنه من من جرى الشيء هذا ومن الغلط أيضا أن يعني شخص م مثقف يعني متعلم ووومنفر الفدرالية أو يدعي للفدرالية واضح حق شخص يعني أن أن يقول هذا اعلان جاء كردة فعل يعني يعني هل أصبحنا ننتقل في مرحله يعني ردود أفعال يعني تصرفات لا اعتقد ان لكن يا استاذ عبد العزيز يا حترح يا استاذ عبد العزيز استاذ عبد العزيز وطنيه عبد العزيز يعني, يعني لماذا لا نفهم من جهة أخرى أن هذا حراك سياسي وأن هذا الـ هذا الـ هذا, الـ هذا الاجتماع أو هذا الإعلان عفوا استاذ عبد العزيز أن هذا الإعلان نبهنا إلى أشياء كنا نجهلها ووضعنا على الأقل على أول سكة من سكة السياسة والديمقراطية في ليبيا بالجوانب الإيجابية والفوائد هذه هذا شيء آخر أمر المؤمن كله خير قيما من الرسول عليه الصلاة والسلام عرفت نحن استفدنا ممكن حتى نحن لو, لو حتى قلت لك اللي ضد الفدرالية استفادوا من الشي هذا بس أنا كنت أتمنى كنت أتمنى يعني الحراك السياسي يكون له ظوابط معينة يعني مش بهذه الطريقة ما هو مزنا نحن في سد عبد العزيز يعني في سد عبد العزيز سد عبد العزيز مم. الوصل يعني في اللي تحجج إن نرى نحن مزنا ألف با يعني مزنا نتعلمه ما فيش واحد يقدر يقول يعني حتى بالمناسبة حتى بالمناسبة اللي هو الأستاذ يعني عثمان المقيرحي رئيس تقريبا الانتخابات. فوضية. في واحدة من اللقاءات عبر التلفزيون قال أنا رأى ما عنديش فكرة يعني يعني فقد الشيء لا يعطيه. فما فيش حد يقدر يقول أنا أفضل من حد ولا أنا فكري أحسن يعني هي الأشياء بيضداد يعني فيت ما يبدأ فيه تلاقح أو مثلا فيه محاولة لل لتعريت يعني بعض الأشياء لما تبنش الحقيقة لابد من تصل لا الشمس لا. على. لا أقول لك لك أنا الموضوع أمت أمت طلع أمت طلع من كونه وجهة نظر وتبني رأي سياسي معين أو نظرية سياسية معينة ممكن تطبيقه أو حل معين. الموضوع لما لما أعلن بهذه الطريقة أنا أنا للحمد يعني حتى الأخوة المؤيدين الفدرالية ونعم ذكنت مشت نعبد دد أحد الأعضاء المؤسسين اتحاد الفدرالي في بنغازي يعني حل عليه ضيف أنا في طبرق وقال لي بالحرف الواحد أنا ردي إعلان بارقة يعني هو فدرالي الصميم لكن ردي إعل يعني ه الإعلان جاء بطريقة خابئة جدا يعني الطريقة يعني فيها نوع من التهميش. للفدراليين الذين يتحججون بالتهميش يعني التهميش نعم. حتى يعني حتى منجوا للاجتماع من مدينة قطاع على الأقل يعني أسماء محددة جدا يعني نعم يعني شكرًا شكرًا نعم. سادة عبد العزيز بطرق. الوصلي كاتب والناشط شكرا بارك الله فيك على هذا الوقت وهذه المداخلة مشكور وفيه شيء مهم جدا هو موضوع ال في المؤتمر الوطني وتأثيره على اتخاذ القرار أين سيكون يعني مخاطر هذا المؤتمر؟ نعم. هل الدستور مثلا سيكون عرضة للتحريف أو نعم. مثلا لي الزراع أو تطويعه بحيث أن يخدم منطقة؟ على... لس... حتى سأتحدث عليه بالتفصيل يعني كان سمحت الفرصة باختصار أولاً... يعني لا نعم باختصار إن شاء الله أولاً أنا عندما تحدثت وقلت منطقة تحدثت بمنطقة مرقة لا أقصد بها التحقير لأن معروف اللغة يا العربية. دكتور, دكتور مراجع. عفو عفو عفو عفو نريد لا, لا, لا, لا نريد أن نساق يعني وراء. لا نودي. لو سماحت نبي نوضح النقطة هذه نتجاوز هذا. نعم. لا نقصد بها معروف إنه عند أهل اللغة لا نقصد بها التحقير في ال لأن في التصوير أحيانًا تقصد بها التدليل. مرة تقول منيط إيه نعم. واخر ممكن نقول حتى منية عرفت على غرار أشياء أخرى ممكن تعرفونت. هذه أولاً شيء ومن باب أولى أن الاستاذ حسام يتكلم مثلاً على, ال على الانتخابات وأنه عنده تحفظات على الانتخابات والديمقراطية فهذا من باب أولاً يحافظ على وحدة ليبيا. نعم. هو يعني كنت أتوقع ان يحافظ حتى على وحدة العالم الإسلامي كبعد أبعد. هذا دكتور راجع. نعم. بالنسبة, بالنسبة للنوعية. تحملني على الأقل في هذه الثواني نعم. أول شيء نبتعد نوعاً ما عن شخصنة المواضيع. لا مش شخصنة هذا توضيح لأن هذا موضوع مطرح للعامة. إنعم. الشيء شيء الآخر لن نريد أن نجر خلف المناكفات أوه. مثل إنه. أنت تقول كلام ومراء ومراء إنه. وحسامي بيرد عليه وكل كلمة بتخذوها تردوا عليها. خلونا نستفيد وعلى القلم الوقت إن شاء الله. ويستفيد معنا المستمع ان شاء الله ال هذوما وين مصدر الضرر منهم يعني ما هم ليبيين ما كلهم أولاً ليبيين اولا طبعا هذا هذا طبعاً, طبعا هنا الاختلاف المنطلقات نحن نختلف في من ينطلق على اساس ليبيا دولة واحده انا شخصيا ما عنديش مشكلة تم اختيار من الغرب من الشرق من الجنوب ما فيش مشكلة ولكن فعلا في مشكلة وقع فيها المجلس الانتقالي وطبعا هو كثير عادة يقع في مشاكل ربما حتكبر منك يعني ما هي؟ هو عندما تحدث ووزع ليبيا إلى مناطق وسط وجنوب وعطل جنوب تسعة منطقة الوسطى. تسعة والمنطقة الشرقية لتسمى تسمى برقا. يا دكتور بالشكلة. مراجع. خلينا إنعم. في صلب الموضوع. أين الأخطار؟ كيف؟ إنعم. يعني أنا بنفهم يعني. هل ميتين ضومة إيش خطورة؟ ناب صدق. على وضع ليبيا. نعم ناب صدق لا أجد خطورة. لا أجد خطورة. يعني ممكن بكرة نجات أنت أو تلقاني في ميتين. نعم نا لا نا شخصية لا أجد خطورة في الميتين لحتى لو تم اختياره من مكان معين لا أجد خطورة. خاصة إن الآن تم فيه تغيير طبعا معروف إن ال الإعلان الدستوري فيه مثالب وفي عيوب. هذا شيء متعرف عليه يعني وعارفينه لكن ما علينا لا. لوحدة ليبيا ومن أجل التقدم خاصة نادر فترة تقالية أقرينا بينا أقرينا بين احنا بدليل لم, لم نظر في تظاهرات واحتصامات رفض مثل هذا الإعلان وتم الأقرار 200 الميتين تم تعديل أخير للعساس أن اللجنة الدستورية يفترض يختار المؤتمر تكون تتكون من 60 وهذا الأسف تكريس أيضا للإقليمية ان برقة وطرابلس ومش عارف الجنوب وكذا أولا نعتقد إن الميتين كلهم من المسلم العرب المسلمين من المسلمين العرب يعني. ما اعتقدش يعني يقرؤن لنا شيء يخالف شريعتنا ولا يخالف حتى توجهاتنا الدينية ولا حتى العربية. حسام يعني. موافق قلت على الكلام هذا؟ آه. لا. معلش دكتور مرادي ناس حسام وجدنا ذا في ال في الميتين يعني. بالذيب. طبعا لما لما وزن يعني ليبيين ومسلمين وعرب و. تمنوا علينا يعني. مستحيل يتمنون أنا حاجة سيئة. أسف شديد إنك لما تتكلم على على حقك تتكلم بأنك أنت ملاك مسلم ولا أنت ملاك عربي والله. إحنا لما, لما تكون قضية قضية قومية نحنا كنا عرب ومسلمين لكن هذه قضية محلية قضية نبية وبالتالي التوزيع اللي جامن عن طريق المجلس الوطني الانتقالي جاء توزيع قليمي ومناطقي وبالتالي يجب أن يخرج الأشخاص يمثلون هذه المناطق. تمام أنا و... بيك ترجم لي بس. تو ترجم آه... لكن الميتين نظم يستخالل حتى. وضربي حتى مثال يعني. لكم مثال ببناء ثلاثة دوار يعني. تمام. ال الميتين نظم يت بت... بتم بثقمنا من لجنة الدستور الم... القانون بتاع العقد الاجتماع بتاع عقد الاجتماع المؤتمر الوطني. طبعا طبعاً اللجنة اللي تصوغ الدستور حسب مفاهمنا هم سبتين تقريباً. ستين لكن. عشرين من كل اقليم ولا لا؟ لكن يتم من المؤتمر الوطني. هذه ما زالوا ال... لا لا أنا تكلمت شخصياً مع أثمن المقرح وقال لي قال لي عشرين مثلاً في مصر تقريباً خمسين البرلمان وخمسين في من الخارج هذا سيارة الدستور ممكن ما هذه نفس لا. الشيء لكن هنا هنا, هنا من المؤتمر الوطني شنو الخطر اللي يكمن على على اللي يعني أقليم أن لما بتكتب دستور حيكتبه ناس وبيصوتوا عليه داخل المؤتمر بعدين يطلع الاستفتاء فناش نضمن ان الدستور اللي يكتب داخل المؤتمر وطن يكتب على هوى مجموعة معينة ضد مجموعة أخرى هذه نقطة ما هو هذا الهوى فسر فسرنا مثلا أعطينا تخيلاتك انت تو مثلا موضوع الفيدرالية ليش المؤتمر بارجع هنا هنا القضية هو موضوع خاص في انا أنا, أنا, أنا أقول لك حاجة يعني صاد حسين بيش ها. بيش تعرف إن المخاوف ذين موزعة عندنا وفي النهاية بالك يطلع يعني شيء يعني ما ليش وجود يعني زي الخوف التخيل يعني لا شوف يا ساق عرف شوف يعني انا لاحظت ان فيه احد المتحدثين عبر قناة البي بي سي ومن طرابلس يحكي ومش عارف من اشتوي كان متخوف انا افهم طوالي انه هو متخوف انه ممكن يمرر موضوع الفيدرالية شوف الـ عبر الـ خلق الستين لجنسي تو خلقنا اما انا لازم نفرقه حاجة اخرى مهم يعني توهم هم يقول لك ان احنا بنوك تبعوا لا مركزية تبعوها الدولة لا مركزية الفرق بين اللا مركزية والفيدرالية هو ضمان دستوري النظام الفيدرالي ينص عليه الدستور وبالتالي ليس يكون لا يكون لرئيس الوزراء الحق في التدخل في في في الحكم المحلي لكن في نظام اللامركزي هذا لا ينص عليه الدستور وبالتالي صلاحيات المحافظ ستكون منوطة برئيس الوزراء يسحب منه صلاحيات يزيد له صلاحيات هذا الفرق بين الفيدرالية وال وبالتالي الناس اللي طالبة بالفيدرالية هم يبوا يبوا يأسوا المستقبل الليبي على حسب المناطق الموجوده تاريخيا بعدد متساوي حتى يتم تقرير الفدرالية في الدستور أو يصفت عليه الشعب اللي بلو لكن وحد. لماذا لا نفسر مثلا دكتور مراجع أن سيطرة رئيس الوزراء أو تدخل في بعض الأحيان أن هذا نوع من الرقابة والمسؤولية مش معقول أنا بكل واحد يقول لا أنت حر التصرف أولاً, أولا دعني نوضح النقطة, النقطة هذه نقطة مهمة جدا أولا في اختيار كما قال سيد حسام في اختيار الستتين هو يعني يقر حتى رئيس مفوضية ضروري يعني ربما يتم اختياره من داخل يعني اللي من اختاروا ستين هم مم. العضاء المئتين ولكن دعنا يعني نتنازل للإقليمية يعني نقول عشرين من المنطقة الشرقية حتى لو تم اختيارهم وعشرين من المنطقة الغربية وعشرين من المنطقة هذا مع زيادة مع مع تعديل الدستور عند تعديل إعلان الدستوري على أساس إنه مية وخمسين زيد واحد يعني مم. هذا ضمانة أخرى هذه هذه الثانية هي المغالطه الكبيره اللي وقع فيها كثير من الناس ما هو الدستور اصلا الدستور عبارة عن عقد اجتماعي عقد لا. اجتماعي بين الدوله بين الدولة والشعب يعني يعني العقد الاجتماعي والـ والـ والقانون والـ والعقد أصلا شريعة المتعاقدين وبالين فيه يعني, في يعني حيمر على الشعب من بالنسبة خلال للمركزية بالنسبة مركزية معلش فيه خلط اصلا بين الحكم المحلي واللامركزية السياسية وبين الفدرالية ثلاث أشياء ذين يعنن شيء واحد يعني نفس المعنى بينما اللامركزية إدارية اللا مركزية إدارية يمكن إدراجها من ضمن الدستور لأن التفق عليه الشعب الليبي كان أتفق كان أتفق. تدرج أتفق. ولكن كي إنعن. ولكن كيف تظهر؟ كيف كيف تظهر؟ آه، أوكي كيف تمارس يعني كيف. الواقع؟ بض... هذا سؤال وجيه جدا إيش معنى اللامركزية الإدارية؟ المركزية الإدارية معناها تشتيت السلطة بين المركز وبين الفروع هذا من ناحية المهية ما مبرراتها، ما م... نفس مبررات الفيدرالية م. حوالي أربع مبررات اتساع الدولة، اتساع دور الدولة، الرقعة الجغرافية، التوجه الديمقراطي، التنمية المكانية هذين أربع أربع سباب للأخذ باللا مركزية والفدرالية لكن من يتبنىها؟ عفوا خطوات هذين من يتبنى؟ عفوا نحن في المشاق يا دكتور هي حتكتب بالحبر أيوة في في الوافيقة أيوة لكن الناس اللي بيجوا بعدين وانت عارف انه في تغير في الكراسي نعم أمزجت المزاجية امزجته تختلف لا عفوا عفوا يا سيد. الدستور هو من يقر الدستور من يقره والضامن الاساسي الدستور لأنه توجد في الدستور المستقبل اليات لتغيير الدستور مكتوبه, الدستور مكتوبة مر لا مثلا لا مركزية لا لكن ضروري لكن هل يوضحها يشرحها إنعم. إنعم. ويحط ضروري. الاليه لا اللي هضا مثلا هذا هذا في الإدارة العامه عفوا. عفوا. عفوا خلينا معلش عفوا خلينا عفوا مك... لانه هذا نحن تو نتحدث على شيء نقطه جوهريه تكلم عليه استاذ الدستور مراجعه يعني عند رد على القضية <تصفيق> هذه بالذات يعني قضية أبن... المركزية في ناس يقول لك الحل السحري اكتبها في الدستور وانتهى الموضوع ولما تكتب في الدستور تكتب هي كلمة اطلاء ما عرفت نعم. وبالتالي ليس ليس هناك تفصيل لكلمة الله مركزية نظام الحكم المحلي حك عليه دكتور استاذ مراجعات أو مش موجود في العالم اللي يقول لك مش موجود لكن <تصفيق> النظام النظام <تصفيق> المدى <تصفيق> <المدرس تصفيق> خلاص أنا أنا يا يا يا أنا لا أريد مرادفات أنا صف أريد صف النظام صف الفيدرالي بعيني لأنه معروف لدى العالم عرفت؟ مطبقنا يعني مجرب خلينا لا نجنح كثيرا ونحكي على الواقع الليبي يعني أنت لو أنا لما نجيب لك حاجة وقول لك فصل لي الحاجة وأنا قدامك يعني ممكن بالمترو تقول لي كذا تقول لي هذا تجي عليك جميل. لكن يقول لك فصل لي حاجة وأنا ما قاعد وش عرفني وتش عرفك شوف أنت تو الدستور مثلا كتبت فيه لا مركزية تمام <تصفيق> اتفقنا كويس كيف تطبق على أرض الواقع لا تطبق هذه المشكلة هذه المشكلة اللي يجبرنا فما الناس لا مركزيش المعنى معناته أن عندك رئيس وزراء واحد وعندك وكلاء وزارات لكن في النظام الفيدرالي عندك حكومة محلية داخل الأقليم وعندك حكومة اتحادية في العاصمة وبالتالي ليس من صلاحيات رئيس وزارة يتدخل في الحكم المحلية نعم أستاذ رزق فرجل رزق ممكن يشارك في النقطة هذه بالذات نسمعه أصلا هي تمت يعني مباراة سجال بين الدكتور مراجع والستاذ حصان نعم يعني في كثير من المغارضات حتى في الغي يعني, يعني صح حصان يقول لك على أستاذ أن الدستور ممكن يكون فيه لا تطبق يقول لها مرة واحدة ويقول لك الدستور مش حتكون واضحة فيه إلا مركزية والمركزية وكذا لا حتكون واضحة اللغة العربية اللغة واضحة وصريحة نقدر نقنو اللي نبوها ونسقها بالطريقة اللي تكون مقننة فيها ما فيهاش أي ثغرات إن أي حد. ومن من يقوم يعني من يقوم بهذه المهمة يا سدرزي من يقوم بهذه المهمة يعني مثلا هي كتبة. عدد دستور حتكتب. لكن لكن شرح ال الدستور, الدستور مش هيكون لفظة مقننة وبينقصيل لا. حيكون مشروعه بثقل من القوانين والوائح الثوابت. تمام. لكن من يملك نعم. هذه الرؤية الثاقبة نعم. في؟ لا لا نحن لمن نحكم. في تفصيل واقع جميل جدا يكون فيه الناس كلهم وين حقهم وفيه كل واحد يشعر أنه تمتّع بسيادة. تمام. نحن مختارو وتمتع... الميتين يسترثا. نقول له الميتين وبعدين قلنا ستين تمام الاختيار الصحيح والزيد في هؤلاء هو الحل. نستغرب هذا النظر على أي, أي أنا ممكن أسألك سؤال رزق كيف ترى مثلا حل القضية المركزية كيف تحل الحكم المحلي ما رديتنا معناها لل لا مركزية لا لا الكثير لا. هي الحكم لا. يعني قزق الحكم المحلي يعني نحن مازلنا يا يا سات إذا مازلنا ندور في نفس الحلقة لما تقول لي مركزية وتقول لي لا مركزية مازلنا ندور في نفس الحلقة النظام الفدرالي نظام سياسي إداري نظام حكم دولة لا يطبق صف. في جزء من الدولة هذه لازم تكون على شكل تمام يا ياأستاذ رزق و أنا يعني إدارة إدارة إدارة أنا, إدارة إدارة أنا يعني على الأقل من نقطة عنا. النقطة يعني حتى ليتشاعب الحديث يعني أنا ما زدت في في في نفس النقطة نقول كم إنه المركزية لا مركزية الإيدارية. مركزية الإدارية هل هي مطروقة مجربة في العالم إنعم إنعم هل في مثال يعني زي ما نحن نعطوا الفيدرالية نقوله كذا و... وين المثال عطيني بس فرصة ن... عطيني خليني نسف في الحديث لأن نحن يهمنا المستمعين أكثر من شيء آخر حتى ليس خلط أولا نحن في السياسة عندنا الحكم المحلي نفس مركزية السياسية نفس الفيدرالية هذا من ناحية المصطلحات حتى وان اختلفت في النطق لأن في اللي أصولها مش عربية مثل الفيدرالية ولكن اللا إدارية هذه هذا مبدأ هذا يختص بالإدارة العامة في الدولة يعفو أهل السياسة والقانون يختص بالإدارة الع العامة في الدولة وأيضاً مقسم ومنظم كلوائح منظمة كيف يعني, يعني, هل يعني هو هل هو نظام المحافظات والبلديات بالضابط بالضبط نحكي لك نتولى مركزي لكن كان كان يعني في ممكن حد يرد عليك يقول لك ما كنا مرينا عليه لا لا هذه متأنن تخ... بلديات وعندنا محافظات في في اختلاف بين اللا مركزيه المصلحية وبين اللا مركزيه في اختلاف المصطلحات يا أخواني الكلام ما يطلقش على عواه إنه خلاص يعني في اختلاف بين اللا مركزيه الإداريه واللا مركزيه المصلحية انت تحت تتحدث على مركزيه المصلحية اللا مركزيه تختلف اللا لها اساسين قائمين ما اقترحنا شو مراجع هذه موجودات في علم الإدارة علم الإدارة العامة اللي هو اختص بالسياسة فقط أولا الشخصية المعنوية وثانيا المركزية نعم. الشخصية المعنوية تنبذق من أولا إطار قانوني ذنما مالية نعم. حق التعاقد نعم. والتقاضي وجهاز إداري خاص نعم. هذا بالنسبة وفي نفس الوقت هذا نعم. الأساس الأول نعم. الأساس في الثاني في لا مركزي يعني وجود منظر في, في, في نقطة لوائح في منظمة. نقطة يستشهد بها إنها. الكثيرون إنها. اللي هي الإدارة الإلكترونية هذه الحكومة الإلكترونية تقصد أو الحكومة الإلكترونية إنها. تقصد. إنها. يعني وكاننا طوق نجاه مثلا أحد حلول المركزية ده. في ليبيا إنها. هل من السهولة بمكان تطبق؟ نعم تطبيقها بالعكس هذه يساعد إلى مركزيه الإدارية وهذا موجود حتى في الدول اللي تتجدين تحتاج, تحتاج من الوقت هذا هذا طبعا هذا يرجع لامكانيات الدولة والبنية التحتية والنشر يعني, م -م. يعني ي... ي... يرجع لتطور يعني إنه إنه كان يعني في اول درجة وفي خلافات واختلافات وكذا واحد يكرب معناها اللي فيها كيف يتم الفصل فيه يعني, يعني المرونة مازلنا ما وصلناش مرحلة المرونة في التعاطي سدنا سدنا يعني بدليل نعم. بدليل خلينا نخش في صلب نعم. الموضوع دليل أنه لما تم طرح فكرة الفيدرالية أو مثلا على الأقل فرض أمر الواقع من خلال يعني محاولة فرض علينا رأي معين نعم. تفاجأنا خروج مظاهرة ضد الفيدرالية أمر طبيعي نعم. ثم أراد الفدراليون أن يخرجوا في مظاهرة. نعم. خرجوا ولكن جوبهوا ب... بالكلام وبالضرب وبأشياء هنا. دي. نعم. لا مو. يعني حاجة. أول أول تجربة حقيقية للديمقراطية هنا. في ليبيا. إيه نعم. هذه طبعاً التقدير الخاص أن هنا. أقول أن كتب لها الفشل طبعا طبعاً حلاله وفق أول من يدعو للفدرالي هذه هذه ديمقراطية وحرية الشخصية. عندما يدعو فقط للديمقراطية ولكن عندما يرفع علماً خاصا بمنطقة معينة. هذه في جميع أنحاء العالم ما فيش ديمقراطية لا. ترضى بهذا يعني. إلا وبشيء آخر. كلام سويل سويل صالح جودة. كان... يعني أنت مثلا يهمك أن ما تكونش في فدرالية في البلاد والله لا. نعم لا. أنا ما يعني... ما رأيك في تجييش الرأي العام ووسائل يعني. الإعلام كلها الرسمية وغير الرسمية في, في في اتجاه محاربة الفدرالية هل تراه مناخ سياسي جيد يعني تنمو فيه الديمقراطية والاختلافات والآخر؟ يعني من طبيعة البشر التباين من في التوجهات يعني نما نقول لكش يعني خطأ من توجه الفيدرالية ولكن خطأ أن تفرض عليك على الآخرين نعم. هذه عدم الديمقراطية لكن يعني ه هذا لا يفهم نعم. مثلا أنه هو تحكم في, ال في التفكير تفكير الشخص ويعني زي ما تقول قولبة الأفكار مثلا هو ال مثل رئيس, رئيس, رئيس, رئيس المجلس انتقالي يخرج نعم. علينا ويقول مثلا أنها تقسيم البلاد ولن نوافق وكذا وبالقوة خلاص يعني وجه الراي العام كله في اتجاه هنا. شيء انه غير صحيح وانه مش كويس في حين متأكد انه كان ممكن يتعاطى المبعطة لتأخر انه متأكد ان السيد المستشار ما قالش الكلام هذا لوجود خطوات إجرائية مقبل نعم. علم وعلان هذا يعني علان نعم. دولة يعني ما قد تقدموش بفكرة سنعود يعني هنا. نناقش العديد من التفاصيل نعم. الاخرى بعد تلقي هذا الم... الاتصال السلام عليكم أهلا وسلام عليكم أهلا وسلام مرحبتين بك أهلا وسهلا بك الاسم الكريم أبو بكر مجاور أهلا بك مرحبتين سيد بو بكر زميلنا الإعلامي مرحب بك الله يسلمك وبرك الله فيك نحييك نحيي خوي حسام وخوي رزق والأستاذ مراجع نحييك في هذا اللقاء الجيد آه آه الذي بالإجمال سنخرج بتمائر والمواطن البسيط يخرج بإضاحات في هذا الموضوع خوي خالد أنا لدي أربع أسئلة وسؤالين أعتقد خاصين بالأستاذ مراجع آه أولا آه السؤال الأول هل الفيدرالية تعني تقسيم واريد الجواب من جميع ضيوفة في كلمة واحدة هذه نقطة نعم أجابه بنعم يا أبو بكر لا تقسيم, أو سنة صحيح. سنة صحيح. تقسيم. نعم. نعم. الأمر الآخر وهل ما قام به المجلس والإعلام والأقلام المعجورين والفيدراليين صحيح في ليبيا الحرة وليبيا الجديدة الأمر الآخر منهي <تصفيق> الجهة والكل هنا يعرف لا داعي نوضح من هذه الجهة السياسية أو الجهة الدينية من من هي الجهة التي تقاتل بقوة ضد فدرالية وهي معروفة ولديها طموح سياسي إذا تحقق وإذا و... تحقق ضد فدرالية سوف يقطع عليها هذا الطموح السياسي يجب أن تشيروا إليها في هذه الحلقة لعل الناس يعرفون هو ضد فدرالية ي... ي... ي... يا ريت بقوة يا أستاذ أبو بكر مجاور يا ريت أنت تشير إليها بوضوح أنت صاحب الفكرة توم نعم وضح أن فكرتك أكثر ما يتعلق بالسؤال الثاني سؤالك الفكرة. الثالث يعني اي جهة تعنيها اعتقد ذيوفك عرفوا ذلك واتمنهم من يوضحوها ولكن أشير إليه اقرب اليها قليلا هي جهة او مؤسسة دينية او تيار ديني هو من يقاتل ضد الفيدرالية بقوة يعني دار الافتاء لانه اذا تحققت الفيدرالية سوف يقطع عليهم طموحهم في تكوين الدولة الإسلامية المغاربية وهي مم. معروفة من هذه مم. التيار الإسلامي هربنا سوف يجوب عليه مراحل سؤالك الرابع سؤالك الرابع نعم الأمر الآخر توزيع المقاعد, المقاعد بهذه الطريقة هل يعتبر هذه هذا صحيح وهل يعتبر وهذا لا يعتبر تقسيم عادل أنا أنقول لضيفات ما رأيكم في في في في هذا الأمر من توزيع المقاعد بهذه الطريقة هل يعتبر صحيح؟ الأمر الآخر اللي الأخيرات لزميلي سيد مراجع وأعتقد سيد مراجع أنت مجلسين في علوم السياسية وتعرف السياسة وأن السياسة لا تحتمل العواطف وأيضا لا داعي فيها لاستثار العواضف ونتبقي هذا أخوي مراجع وأن هذا الأمر هو مستقبل أمة ومصير دولة هنا سؤالي هل أنت راضي على هذا التوزيع للمقاعد التي أتوقع أو كنت أتوقع أنك كنت على الأقل أن تتفق معنا نحن المدنيين في المطال في المطالبة, المطالبة بتسليم المطاعد هذا سؤال السؤال الآخر الاستفتاء إذا ما جاء الاستفتاء بمراقبة الأمم المتحدة هنا هل يستفتى أهل برقا وهنا في فرق بين أهل وسكان في الاستفتاء سكان أو أهل برقا أيًا كان فقط وكان بالأغلبية إذن هنا في مأزق ما الحل لهذا المأزق؟ أنت في مجلسية في علوم سياسية نريد أن نعرف ربما سوف يتم استفتاء أهل فقط دون الأقليم الأخرى وإذا وافق أقليم بارقة على الفيدرالية وهنا ماذا ماذا ماذا نفعل؟ أو إذا تم الاستفتاء جميع الأقاليم وكانت الغالبية في بارقة تريد الفيدرالية هنا أيضا ما الحل وهنا في مأزق هذا الذي نتمنى لا, لا نصل إليه ونتمنى من المجلس الانتقالي أن يتحاور ويجلس على الطاولة وأن لا يخون أحد وأن لا يطلق الرصام لا تتكرر أشياء نحن في غنى عنها شكرا, شكرا سيد بو بكر مجاور زميلنا الإعلامي وأحد يعني ربما المتبنين أو على الأقل الذين يحاولون تبني أراء معينة في افتجاه الفيدرالية أو ما شابه آه هو آه سيب لنا لمجموعة من الأسئلة. هو قال. التقسيم نعم. يعني أنتم بدري. قلتوا نعم قلتوا الفيدرالية نعم. تعني التقسيم. ال لا أقصد يعني الدكتور مراجع ورزق. عفوا بالنسبة م -م. الفيدرالية كنظام وكش ت... كشكل للحكم هو يناسب دول ولا يناسب دول أخرى. تمام. هذه هذه نوع... ولا يناسب ليبيا. نعم بحكم أنها موحدة من البداية. ب... نعم. ليش؟ بش... لأنه موحدة. لأن موحدة. لم تعرف. دولة تقسيط. لا توجد فيها قليل. لم تعرف التفاصيل. حتى ونوجدت فيها اثنيات هذه لهذه الاثنيات يعني لا يوجد في ليبيا نقيد أساسي والنقيد الأساسي هو الإسلام الليبيين بين كل مسلمين حوالي 98 من من العرب. لكن أنت قرأت بخطأ أنا. المجلس الانتقالي مكيب. في في آلية التوزيع أنا. المقاعد. أنا. نعم. نعم. قررت بها صحيح هو اطريت. ترى م... من, من ناحية اللفظ فقط اولا اولا في توزيع المتين في ميتين مقعد. استعمل المعيار الجغرافي والمعيار السكني المعيار الجغرافي والمعيار العددي يعني منطقة طرابلس على سبيل المثال اللي فيها حوالي مليون ثمانمائة ألف تختلف على منطقة الكفرة اللي فيها خمسة خمسين ألف في جغرافية فهذا فلو... نظام إداري معمول بها في أغمانيا النطاق الجغرافي أو مسمى بالعامل الجغرافي يعني كل خمسة خمسين ألف في طرابلس يقبلهم نائب واحد نعم. بينما في المنطقة الشرقية كل ثلاث ثلاثين ألف يقبلهم نائب واحد. هذا يعني في المعيار، استعمل المعيار هذا في. يعني هذا المعيار معيار دولي وفي نفس الوقت يعني فيه شفافية وفيه عدالة. إنه يعني إنه يعني أكيد, يعني أكيد، أكيد. نعم. ما يتعلق بالاستفتاء. نعم. سواء كان استفتاء عام مثلا على الدستور بالكامل أو مثلا استفتاء على. هو للسد على مثلا فيدرالي. نعم خليني دكتور إنه في الاستفتاء على الدستور. هل فعلا يعني سيكون هناك استفتاء شفاف وفيه مراقبة وفيه مراقبة لكل المناطق؟ طبعا انتمنوا ضمانات يعني ان شاء الله انتمنوا طبعا هم يقو... ان شاء الله يكونوا في ضمانات مثل الضمان على مؤسسات المجتمع ما بحط منا الميتين نظام هم اللي حيقروا كل شيء ولا أنا. لا لا الميتين الميتين يقروا شيء يفصلوا يعني كل حاجة لا هم و... لجنة تو انتهينا من مشكلة التقسيم اللجنة ستين ستين فرد من, من أزا ليبيا من أزا ليبيا البرقة و يسوق الدستور. الدستور ومن يصادق عليه يصادق عليه الشعب. يعني للسادت وللسدب بكر يعني حتى لدرجة التقسيم يا ريت أقل برقو خلاص صنّب بين أهل برقو وسكان برقا يعني كأنه يقصد بأهل برقو والله وعلم حسب ما فهمت من من لغة حديثة كأنه يقصد بسكان سكان برقا إنه من غير من غير أهل برقا من اللي جينا مثلا من منطقة الغربي يعني غير القبائل المعروفة أيه غير القبائل المعروفة بال بالعكس هذا التقسيم يعتبر جنوني تفوح, تفوح منه راحة جوائية والعنصرية بصدق بصدق وتقسيم ليبيا أيضًا كلمة أهل لها اختلاف على كلمة سكان معروفة الأخ المستمع يعرفها وثم تحدث على أن توجد تيارات ربما يقصد بهم الأخوان المسلمين أن مم. توجد تيارات تريد يعني المؤسس الذي يتحدث إنعم. عنها هي هي ال لا ر طبعاً نعم نعم ناس تشفيت استمعنا يعني مم. ربما كل واحد يعني ولكن أنا أعتقد أن رسل أبو بكر يقصد الأخوان المسلمين واثق الأخوان المسلمين يريدون توحيد المغرب العربي والعربين معهم يوح وحد العالم العربي لأن نحن لا تقومنا قائماً بالوحدة العربية وخاصة الوح... الوحدة العربية والتي تحتوي على أن نحن لا يوجد لدينا نقي يا أخي أوروبا 28 دولة 12 لغة أربع ديانات غير الديانة الإسلامية ودولة تسعى للتوحيد نحن نتكلم بلسان واحد نعم وبدين واحد والأقليات عندنا لا مت... لا تعتبر نقض أساسي نعم. مع الإسلامية نتواصل مع المستمع والمستمع من يريد أن يشارك أو يلتحق بنا يستطيع أن يتحدث إلينا عبر الرقم 092 890 95 63 حسامنا منش ناسي المثال اللي قدت سأضرب لك مثلا بعمارة ثلاثة دوار يعني. طبعا يا سيدة وخارد بس بس نوضح للمستمع الكريم نعم واش وظيفة المؤتمر الوطني هذا سؤال يطرح نفسه المؤتمر الوطني هم من الأعضاء. تم بثق منهم لجنة لسياقط ما يسمى الدستور. أنت أكدت إن اللجنة حتم بثق من نعم. من الميتين. أنا تكلمت شخصياً مع السرعة عثمان من منهم يعني من الميتين والله هم من, الميتين حيتم من داخل الميتين. إن شاء إن شاء الله. إذا كان حدث حدث تغيير بعد يا الله وعلا. ممكن يصير يقول لك وحنجيبه عشرين عشرين عشرين. بس القضية وانتكمن تكمن, تكمن القضية في أن اللي تصوت على الدستور داخل المؤتمر قبل ما يطلع العام هو. الناس اللي طالبوا بالفيدرالية مش ضمنين ان الدستور سيصاغ بآلية هم يبوها وبالتالي لما تمثلي انت مناطق لتتمثل في مناطق ولا تمثل في عدد سكان والمثال اللي بنضرب لك انت لما عندك مثل واحد عند عماره عند عماره ثلاث دوار وفيها ثلاث شقق، كل شقة شقة مثلا الدور الاول فيها عشر انفار عشر افراد والثاني في خمسة والثلاث في عشرين ونحن نفسد دراسة قرار لطلاء هذه العماره هل نستدعي من كل شقة حسب عدد السكان او نستدعي ولي امر الش لتقرير مصير يمثل العمارة يمثل. نحن نعم. الآن نقرر في مصير ليبيا وليبيا عبارة عن أم لكن لكن عبارة. سؤال يعني هل سنتفق على من سيمثل كل شقة على حدة؟ نعم سيتم انتخابهم مش أنت تبيت على أساس الكثافة الزكانية أنت انتخب على أساس المساحة الجغرافية شو المشكلة يعني تغيير المعيار فقط أنا حد معلوماتي أنه بمجرد ظهور مثلا فكرة انتخاب مؤتمر وطني أصبحنا مثلا نرى أو, مثل أو نسمع عن مؤتمرات جانبية يا أستاذ أحياناً تكون جهوية قبلية لاختيار عدد من الناس مثل هؤلاء القبيلة أو القضية في ال... هما الميتين بي هما الميتين سيتم انتخابهم أصلاً سواء كان على أساس على الك... أساس كثافة سكانية أو على أساس مزاح جغرافية القضية مش بالانتخاب القضية في آلية الانتخاب أو آلية اختيار الأعضاء تم اختيار الأعضاء على أساس كثافة سكانية وتم فرضها بر... يعني حتى حتى عملية تسوية المقاعد لم يرضوا بتسوية المقاعد بل... بل تفوا حولها وصاغوا عشرين 20 عشرين من كل من كل ولاية حسب ال وهذا اعتراف ضمني بالفيدرالية هذا اعتراف ضمني بالفيدرالية يعني. أنا فكرة يعني عشرين عشرين عشرين من كل ولاية داخل المؤتمر الوطني لماذا أنت ليش مصر أنت أنك بتقرر مصير ليبيا من طرف واحد هالي قضية نعم أستاذ حسام راجع يعني لك سؤال الدستور يعني شبه هنا فيه ثوابت أكيد طبعا و ما حزب ما يقوله من يعني. خلال يعني حركة الدستير وتعرفنا إليها من خلال كتابتها وصياغتها في الدول المجاورة أو حتى يعني الدول ذات الباع في مجال السياسة والتاريخ وال... نعرف أن سيكون فيه ثوابت وفي أشياء يتفق عليها الجميع يعني, يعني ولا يختلفين الشيء اللي أنت تخاف منه وتخوف منه وأنه يصير فيه اختلاف أو أنه ما يعجبناش مرات م. يعجب مثلا الغربيين لكن ما يعجب الشرقيين هو شنو أبرز نقطة مثلاً أهم هي القضية أصلاً على الفيدرالية أصلاً مش لكل يعني اسم الدولة لا اسم الدولة مش لكل دولة لا العلم هي معرفة. على النظام نظام الإدارة الدين عارف يا سد خالد يعني عطيني حاجة بس أن نقدر نمسك فيها نعم إدارة إدارة الدولة كيف تدار الدولة حيقول لك لا مركزية هذه تنفعش هذه لعبة هذه على ذقون يعني أنا أنا نعرف نضحكاً ما فيش عأسماً لا مركزية لكن فيه شيء نقدروا نمسكوا فيه ونقاوموا من أجله ونحارب أنت أشوف أنا نعطيك حقيقة وحتشوفه لو لو أثبت التاريخ لا, لا يعني دكتور دكتور مراجع ممكن يشاركني الراي أو رزق يعني رزق كم النقطة هذه بس صراحة لحظة بس سطح لو لو لو سطح سطح لو سطح سطح سطح لو صيغة عشان ما سوالفش من النقطة هذه بس لو صيغة لا في الدستور الليبي ستنتقل ليبيا من مرحلة معمر القذافي إلى مرحلة حسن المباراة نعم رزق فرج رزق يعني بحكم أنك أنت كاتب وصحفي وحتى قريب م. من المجال المؤسسات المجتمع المدني م. أو مجموعات الضغط مثلا في أمريكا مش يعني في إمكانية أن تقوم بدور حقيقي مؤسسات المجتمع المدني نعم طبعا نعم وأن كل شيء مثلا يكتب في هذا المثال نعم أو هذا العقد لازم الاجتماعي لازم يتم التمسك نعم. به يعني لما يكتبوا لها مركزية خلاص أنا نقدر نقاتل نعم. عليها نقدر نطلع عن الشارع نقدر ندير اتصامات ندير الضرار في شي لازم نقتنعه بجميع ولازم لازم يعيج جميعا الدستور هو أبو القوانين تمام لا يمكن الدستور إن... لا يمكن لنا نحن أن نرضى بالدستور في كلمة فضفاضة لازم يكون الدستور نص صريح المواد وكلها منه وينبثق منه القوانين اللي تمشي معنا نعم. مش هنسمحوا بحاجة التمرز زي ما هم عايزين على سيمشوها كيف ما كيف ما تقول أنت مثلا لا مركزية هتكون كالمفاضضة يشتغل على أساسها بالكيفية الثانية اللي هي المركزية بطريقة المغلفه لا مش هيكون الكلام هذا ليش؟ لكن إذا نعم. إذا صار في قصور إذا صار في قصور في تفعيل نعم. في تفعيل هذه ال... نعم. الكلمة مثلا أو نعم. تحريكها ما نحن كيف يتم مثلا المطالبة فعلا بأن يكون في عدالة في التوزيع أو في الثروات في, ال... في الإدارة؟ كيف ندرو كيف ندرو نضغطوا في الاتجاه نحن هذا؟ حاولوا يعني ما مر... يعني بين قصين مرات تجيك حكومة بين قصين تطنش بالكل ايش شديد نعم. انت لا, لا نحن نبي نحاول إنه الحركة السياسية يرقة المستوى وإنه يكون في مؤسسات قوية مؤسسات مجتمع المدني قوية جدا وهي قادرة تغير هي قادرة قادر توصل لل للألية اللي توصل من خلالها الى التغيير وبعدين مم. حتى مؤسسات المجتمع المدني الأسر الشديد إنه بدأ تمويلها عن طريق ال يعني معلش علش لا لا, لا, لا, مش لا مش مش مش مش بالضبط لا لا لا لا مش بالضبط في تو في مشاريع حزاب وفي كذا يعني إن شاء الله القادم أفضل بإذن الله نعم يعني في شيء مهم أستاذ حسام الأستاذ عيسى عبد القيوم أضع أحد الكتاب والمحتربين آه. يعني والمعارضين يعني. لاحظ أنه فيه مسودتان يعني للبيان في, في الإعلان مجلس برقة يعني البيانين يعني بالمعنى قال كل بيان يناقض البيان أو مثلا يختلف عليه في, في الصياغة هذا مش يدل على أن ما فيش رؤية واضحة وأن في فريقين أو في قوتين تتصارعان أنا في بداية الحلقة ذكرت لك طبعًا طبعًا ماتا ما برقى عندي عليه تحفظات بشكل عام وذكرت لك أن هناك ثلاث أنواع من الدعاء في الدرالية ووضحتم لك النوع الأول الناس الأكاديمين اللي طلبوا بالفدرالية المعروفة والمتعارف عليها ومتطبق في أفضل دول العالم والنوع الرديكالي والنوع الناس الأخرى المتسللة حقتك عليها بدي فبالتالي ممكن ممكن الناس الله وأعلم أنا ما مشش المؤتمر لكن حسب ما حسب تحليلي الشخصي ان تم تغيير البيان حسب الوجوه التي حضرت المؤتمر وخاصة إضافة مادة أخيرة وأعتقد أننا تتكلم عن أزلام النظام أن لن يكون لهم أي دور في هذا المؤتمر. نعم. <تصفح> مدام تحدثنا على عيسى عبد القيوم يعني هو مسجل كلمات جميلة وهو يعني أنا نعتبره أن إنسان محايد يعني بحكم إنه عاش اغترف فترة طويلة في في بريطاليا واكتسب اشياء نحن ما نكتسبونش يعني اللي هن الموضوعية والشفافية والحياد فنسمع عيسى عبد القيوم في كلمات جميلة لو أن خذينا بهن أنا شخصيا تمنى نخذهن بش ننتقلوا إلى مستوى افضل يعني شاء الله ويقول الكاتب عيسى عبد القيوم في مقالة خربشات على جدار الثوع آمل أن لا نتورط في جدليات فرض سياسة الامر الواقع وأن ننهج سياسة النضال من أجل تحقيق مشاريعنا السياسية مهما كانت درجة الاختلاف حولها وأن ننتظر صدور رؤية موحدة حول المشروع من أجل فهمه بشكل واضح ومن ثم ليتخذ كل ليبي موقفه في كيفية التعاطي معه فالمستقبل يجب أن يكون صناعة جماعية توافقية تمكن من عبور الأغلبية لسدة الحكم على جسر الاليات الديمقراطية ومع ذلك قد يسمى قفزا الى المجهول الدكتور محمد المفتي يقول في عنوان لست ضد الفيدرالية ولست معه. علينا من اجل ليبيا التي نحب ان نقر جملة من المبادئ والخطوط العريبة طرابلس عاصمتنا وبها ستبقى إدارات الدولة العليا وصناع القرار لكن على أهلنا في الغرب أن يعترفوا بأن الشرق برقه قد عانت من ظلم شديد في عصر الطاغيه وأنه قد آن الأوان لانصافها. وأريد أن ينال كل الليبيين حقهم في كل الخدمات ومشاريع التنمية هناك فراغ سلطوي الان وما لم يملا بالتواصل الفعال وبخطوات عملية سواء ادارية او باستئناف المشاريع وبناء مؤسسات امنيه فان هذا الفراغ ستملأه اطراف اخرى مستمعين مستمعاتنا نصل إلى الجزء الاخير او إلى نهاية هذه الحلقة ولكن لابد من كل ضيف من ضيوفنا الكارم أن يوقع تحت كلام يكون هو مسؤول عليه حول رؤية ليبيا وما يجب أن يكون سياسيا اداريا ثقافياً اجتماعياً كيف يجب أن تكون ليبيا حتى أنك تقدر تقول مثلاً مقسمة أو مثلاً بنظام كذا او كذا نبدو برزق فرج نعم أنا أتمنى أن تكون الدولة موحدة تحت نظام واحد وبعيد عن فدرالية طبعاً والمهم أن النظام ديمقراطي وفيه فيه دستور يضمن الحقوق وفيه قوانين تضمن الحياة الكريمة للناس للمواطنين وكما أتمنى أن يكون شكل الدولة واضح وصريح ومفهوم مش ما فيش لا يترك أي ثغرات لي أي مطامع غربية أو كذا في, في التقسيم كما كان ساهر أو هيصير إن شاء الله في لو تم برنامج استقبال بارقاب. وأنا أتمنى ما يكونش فيه حاجة اسمها استقلال بارقاب ولا طرابلس ولا فازار ولا كذا لا يعني معليش خلينا نقول الشرق والغرب أفضل يعني. <تصفيق> دكتور مراجع. يعني تمنياتي مستقبلة مستقبلية. مش تمنياتك نا. رؤيتك. نعم يعني. الرؤية الرؤية في ليبيا ستكون دولة موحدة إن شاء الله ودولة إن شاء الله لا مركزية إدارية موجودة فيها اللي قرر ودولة ديمقراطية فيها دستور إن شاء الله يكون مستقبل واعد في ليبيا إن شاء نعم. الله ونختم مع استاذ حسام مراجع بمعنى أرى أن يجب على المجلس الانتقالي والحكم الانتقالي أن تعيد ترتيب أولوياتها خاصة في تأسيس مؤسسات لضمان الوحدة الوطنية الحقيقية مش كلام المنظر مثل الجيش والقضاء حتى يتم تمرير أي قضية تكون قضية عادلة وأن يتبنى أي نقاش سياسي نعم. عن طريق الحوار ولا يتم تجنيد مؤسسات الدولة المحايدة ضد طرف دون طرف آخر وأن يراجعوا بعض الأخطاء التي حصلت وما زالت تحصل حتى لا تتؤسس ليبي على أخطاء قد نندم عليها مئات السنين نعم أشكر يعني الضيوف الكرم الذين ساهموا معي اليوم في محاولة يعني الاقتراب من بعض المفاصل مهمة في دولة ليبيا الوليدة التي تحاول أن تقف على قدميها وتحاول أن تكتب يعني ألف باء تاء في مجال السياسة ومجال يعني الإدارة والرؤية الموحدة والشاملة لدولة ليبيا الحديثة يعني كما يقال ونتمنى أن كل هذه المجهودات تصب في قناة واحدة تهدف في النهاية إلى ري جميع عطاشها الحرية والديمقراطية والنظام والمثالية في شكل الدولة شكرا لكم وتحياتي لكل مستمع ومستمعة تقبلوا مني إعدادا وتقديما خالد محمود الشكر والمحبة لكم والشكر لكل من استمع إلينا وحضورنا الكريم والشكر ليونس حريري الذي أداره على الهواء مباشرة دفت هذه الحلقة ونلتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة نكون قد وصلنا فيها إلى ثمار مهمة بعد المؤتمر الوطني وأيضا بعد كتابة الدستور وربما تفعيل الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني التي ستكون تخدم بفاعلية في صيانة الدستور وأيضا الحفاظ على رتم وحراك سياسي يكون متدفق لا يقبل أن يتحكم فيه من أي قوة من القوة أو أي تيار من التيارات شكرا وإلى اللقاء